السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله الله عليه وعلى وسلم اما بعد نستقل الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فهذا المجلس الثامن في شرح الكتاب الثالث والعشرين من كتبي هذا البرنامج برنامج طريق العلماء الذي نسال الله عز وجل ان يجعله خالصا لوجه الكريم ونافعا ومباركا ومتقبلا وضمن دورته التكميليه الثالثه الا كتاب قطر الندى وبل الصدى للشيخ ابن هشام الانصاري رحمه الله تعالى فقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحال ولا زال الكلام موصولا حول المنصوبات المنصوبات بعد أن تكلم رحمه الله عن الاعراب والبناء ثم تكلم عن عراب الفعل قلنا لا يعراب إلا الفعل المضارع فبدأ بالفعل المضارع تكلم على رفعه ونصبه وجزمه ثم تكلم عن الأسماء فبدأ بالمرفوعات وفرغ منها ثم شرع في المنصوبات نتكلم عن المفاعيل الخمسة ومن المفعول به المنادى بفصوله المختلفة كل هذا تقدمه لله الحمد ولازال الآن كلام موصولا حول المنصوبات فمنها الحال ومنها التمييز ومنها المستثنى هذه الثلاثة بقيت مما سبق من المنصوبات التي لم نأخذها بعد قال رحم الله باب الحالي بدأ بتعريفه فقال وصف فضلة في جواب كيفك ضربت لص مكتوفا وشرطها التنكير وصاحبها التعريف أو التخصيص أو التعميم أو التأخير نحو خش عن أبصارهم في القرات الأخرى خاش عن أبصارهم يخرجون في أربعة أيام سواء للسائلين وما اهلكنا من قرية إلا لها منذر لمين يتموحشا طللوا الحال أيضا من المنصوبات وهو عرفه بأنه وصف والوصف هو ما دل على الحدث وصاحبه المتصف به حدث وصاحبه لا يدل على الحدث فقط ولا يدل على الذات فقط الذي يدل على الحدث فقط وهذا هو معنى كونه مشتقا أنه يدل على, إيش؟ على الحدث وعلى صاحب الحدث أو صاحب الوصف يدل على ذات ومعنى ذات متصف بمعنى أما إذا دل على ذات فقط فهو جامد مثل مثلا باب مثلا مسجد مثلا الى اخره هذا جامد هنا في عند النحاه وان كان مشتقا عند الصرفيين لكن نحن نقصد أنه يدل على ذات ايش فقط او دل على معنى فقط وهو المصدر المصدر ايضا يعتبر من من الجوامد يعتبر يعد من الجوامد ما هو الـ الـ الـ الـ الـ الوصف الوصف معناه يدل على ذات متصفة بوصف أو بحدث أو بنحو ذلك مثلا قائم قائم هذا يدل على معنى القيام وعلى ذات حصل منها إيش؟ القيام وكذلك مثلا مضروب مثلا هذا حدث وذات وقع عليها الضرب هو لا يدل على معنى فقط ولا على ذات ايش لا بد أن يجمع بين الأمرين هذا يسمى إيش؟ هذا يصلح أن يكون حالا مثلا تقول جاء زيد ضاحكا ضاحكا هذا إيش؟ حال هل هو وصف؟ نعم لانه يدل على معنى وهو الضحك وعلى ذات إيش؟ قام بها هذا المعنى وكذلك إذا قلت إيش؟ ضربت اللص مكتوفا مكتوف أي مربوطا فهذا إيش؟ يدل على معنى وعلى ذات وقع عليها ذلك ليش؟ المعنى. هذا يصل هذا هو تمام وقد يكون جامدا لكنه مؤول بمشتق مثلا إذا قلت هاجم زيد على العدو أسدا أي شجاع أسدا هذه ليس مقصود بها الحيوان المعروف الذي هو جامد وإنما مقصود به أنه يشبه الاسد في الجراءة فكانك تقول مشبها الاسد ومشبه هذا ايش وصف وصف لا انت لا تقصد به انه حيوان وانما تقصد به انه ايش الحيوان معروف وانما تقصد أنه شجاع فهذا مؤول بايش بمشتق فوصف فضلة الفضلة سبق معنا مرارا انها ما يمكن الاستغناء عنه لكن في باب الحال عندهم إشكال وهو أن احيانا أنه احيانا تتوقف الفائدة على الحال وحذفها يكون مفسدا للمعنى الأصل أن الحال إذا حذفتها لا اشكال مثلا جاء زيد ضاحكا إذا حذفت ضاحكا هل يختلوا الكلام؟ ما يختل الكلام لا يختل لكن مثلا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما ايش لاعبين لاعبين هذا حال لو حذفنا يفسد المعنى ولا لا يفسد لأننا لو قلنا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما فقط هكذا هذا غير مقصود مثلا ولا تمشي في الأرض إيش مرح هذا وإن كان مصدرا لكنه معول بايش مريحا مثلا لو حذفناه ولا تمشي في الأرض هل هذا هو المقصود لا يفسد المراد فبالتالي قالوا نقدره بأنه هنا نقول فضله في باب الحال احترازا من بعض هذه الأحوال التي هي يعني مراده لتتمة المعنى نقول ما ليس ركنا في الإسناد ما ليس فضلة معناه ما ليس ركنا في الإسناد ما هما ركنا الإسناد في حالة الجملة الإسمية. ايش تداول الخبر نعم حسنت وفي حال الجملة الفعلية الفعل والفاعل أو نائب الفاعل ما زاد عنهما فهو فضلة باعتبار ليس باعتبار أنه دائما يصح الاستثناء حذفه، لكن باعتبار أنه ليس ركنا أساسيا في الإسناد. يقع في جواب كيف؟ أي أنه مفسر أو مبين للهيئات، مبين للهيئات. فأنت مثلا تريد أن تعرف الهيئة والكيفية التي مثلا جاء عليها زيد فأقول لك جاء راكباء، جاء مسرعاء، جاء ضاحكا. هذا يبين هيئته وقت حصول عامله. تحصوري عاملي هذا هو معناه يقع في جواب كيف وهذا انا أسمي الاحساس الإعرابي أنت إذا جاءك هذا الاحساس فإنك تستطيع أن تعرف إعراب الكلمة بالتمرس وب... كما قلنا في علم العلم يعني يجي إحساس أن هذه الكلمة خبر مباشر أول ما تسمع الكلام أن هذه حال أن هذه مفعول لاجل لأنك تشعر أن هذا يبين السبب فمباشر تعرف انه مفعول لاجل تشعر أنه يفسر من بهمه مثلا من الذواتي او كذا فتنتشر انه تمييز مباشر الانسان إذا مارس يصير عنده ملكه بمجرد ما يسمع قبل أن يتفكر وهو يعرف ان هذه الكلمه ايش خبر لانه تم بها الكلام مثلاً. انها فاعل انها مبتدا انها خبر انها حال انها تمييز فهذا مهم طيب انها مثلا إذا بينت المكان أو الزمان أنها ايش ظرف وهكذا طيب كضربت ضربت مكتوف مكتوفا هذا مثال مكتوفا هذه إيش حال وشرطها التنكير الحال الأصل فيها أن لا بد أن تكون نكيرات لا بد أن تكون نكيرة وصاحبها لا بد أن يكون معرفة ولذلك قالك وصاحبها التعريف ولا تكون الحال إلا نكرة ولا تكونوا إلا بعد تمام الكلام أن تذكرون ولا يكون صاحبه إلا إيش معرفته فلأن الصاحب هذا صاحب الحال هو الذي هو موصوف بها في المعنى مثلا جاء زيد راكبا راكبا هذا حال أين صاحبها زيد جميل زيد هذا مثل ما قلنا في المبتدا والخبر لا بد أن يكون معروفا لأن الحكم على المجهول لا يفيد حكم على المجهول لا يفيد وبالتالي ما الفائده أن تقول لي جاء رجل ضاحكا فليضحك أو لا يضحك أصلا أنا يعرفه هو, هو رجل مجهول فالحكم على المجهول لا يفيد والنكرة تحتاج إلى نعت لا تحتاج إلى ايش إلى حال فتقول جاء رجل ضاحك لأن النعت يخصصها ويقلل ايش اشتراكها فالنعت النكرة هي أشق إلى النعت منها إلى الإيش إلى الحال تمام ولهذا إذا أردت الاتيان بوصف بعد النكرة فأتي به نعتا ولا تأتي به إيش؟ حالا الحال ياتي من المعارف لأنها أصلا معروفة ونحن نبين بعض الهيئات التي عرضت له وربما وقع الحال معرفة في أحوال نادرة فيؤول بالنكره. قال ابن مالك والحال, والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنا كوحدة تجتهد مثلا كلمة وحده وحده هذه حال منصوبة على الحالية وحدة وهي مضافه إلى إيش إلى الضمير إلى الضمير معرفة ولا نكره معرفة قالوا هذا نادر ويؤول بمنفردا جاء زيد وحده أي جاء زيد منفردا منفردا نكرة طيب وصاحب هذا إما أن يكون معرفة وإما أن يقلل اشتراكه. ممكن يكون نكره، لكن ليس نكره هكذا شائعة تماما نقلل اشتراكها قليلا وقد سبق معنا أن تخصيص النكره، أي تقليل اشتراكها يكون بأحد أمرين يعني غالبين ما هما من يذكر ها. اذا أردت أن تقلل شيوع نكرة ماذا تفعل الإضافة أحسنتم أو الوصف أحسنتم. فإذا نك... مثلا نكر هذه هذه النكرة وصفت بعد ذلك يمكن أن يجيء منها إيش؟ فتقول مثلا جاء رجل طويل ضاحك لأن نعتت أولا بطويل فقللت اشتراكها نوعا ما وحصرتها نوعا ما وقربتها إلى المعرفة نوعا ما ثم حين ياتي يأتي ايش هذه بعدها حال ما أو بالإضافة فتقول مثلا جاء طالب علم ضاحكا لأن الطالب هذه أضيفت فحصل لها يعني هي أضيفت إلى نكرة لا زالت نكرة لكن حصل لها نوع من التخصيص ليس التعريف التخصيص, التخصيص معناه أن النكرة بدلا أن كانت شائعة جدا صارت أقل شيوعا لأن الطالب قد يكون طالب مال قد يكون طالب ضالة قد يكون طالب شيء كثير لما نقول طالب علم حصل نوع من, الإش؟ من التقليل الكبير للاشتراك لكنه لا زال نكرة حينئذ يجوز ومثل لكم بهذه الأمثلة ما هي خاشعان أبصارهم يخرجون هذا ما فيه إشكال لأن خشعان خاشعان قراءتان هذا حال خاشعان أو خشعان أبصارهم. أبصارهم هذا فاعل خاشع ما عنده علاقة لكن يخرجون صاحب الحال هو الواو الواو هذا إيش ضمير والضمير نوع معارف المعارف اذا ما, ما في اشكال في هذا وهذا يفيد هذا المثال ان الحاله قد تتقدم على ايش صاحبها ما في اشكال في هذا تقول راكبا جاء زيدون ما في اشكال في اربعه ايام سواء للسائلين اين الحال سواء اين صاحب الحال اربعه كلمه اربعه طيب هي نكره لكنها ماذا حصل فيها أضيفت يعني خصصت وكذلك قوله وما أهلكنا من قرية هذا مثال هذا التخصيص تخصيص طبعا ما ذكر الوصف ما ذكر إيش الوصف و والأيضا يجوز إذا عمت هذه النكرة لأن النكرة إذا عمت أيضا أفاد الحكم عليها لأنك إذا حكمت على الجنس كله فنحن نستفيد من هذا شيئا ف إذا عمت والنكر متى تعم إذا وقعت بعد نفي أو شبه ما هو شبه النفي مثلا النهي باستفهام حينئذ يجوز مثال ذلك قوله تعالى وما اهلكنا من قريه قرية هذا وصاحب الحال أين الحال إلا لها منذر لها منذر هذه جملة حالية لأن الحال قد يقع جملة وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناوي رحلة الحال قد يكون جمله في محل نصب حال لها منذرون هذه الجمله في محل نصب حال طيب حال من إيش من قريه قريه نكره ولا معرفه نكره لماذا جاز مجيء الحال منها لانها عمت كيف عمت وقوعها في سياق النفي اين النف ما حسنت ما هذه نف؟ وكذلك إذن الآن عندنا إما أن تكون معرفة وإما أن تكون نكرة لكنها خصت أو عمت أو تأخرت تأخرت عن إيش عن الحال بمعنى أن الحال هو الذي تقدم على صاحب الحال يتأخر صاحبه مثل قول الشاعر لمين يتموحشا طلل يلوح كأنه خلال كسر إذن لمين يتموحشا طلل أين الحال وأين صاحبها الحال موحشا أين صاحبها طلل وطلل هذا نكرة لكنه تأخر عنها تأخر عنها ولا هذا يجوز أن تقول مثلا ضاحكا جاء رجل مثلا طيب ثم قال الآن عطف عليها إيش التمييز قال والتمييز يعني أيضا من المنصوبات ومعطف على ما تقدم والتمييز وقال الحال وهو وصف كذا والتمييز هو اسم فضلة نكره جامد مفسر لمن بهم من الذوات وأكثر وقوعه بعد المقادير كجريب النخلا وصاع تمرى ومنوين عسلا والعدد نحو 11 كوكبا إلى 99 ومنه تمييز كم, كم استفهامية نحو كم عبدا ملكت فأما تمييز الخبرية فمجرور مفرد كتمييز المئة وما فوقها أو مجموع كتمييز العشرة وما دونها ولك في تمييز الاستفهامية المجرورة بالحرف جر ونص ويكون التمييز مفسرا للنسبة محولا كاشتعل الرأس شيبا وفجرنا الأرض عيونا وأنا أكثر من مالا أو غير محول النحو امتلأ الاناء ماء قالك التمييز التمييز في اللغة طبعا إيش؟ الفصل والتبيين والتفسير وما إلى ذلك فصل مثل قولي ايش امتاز اليوم أي لان الشيء اذا انفصل تميز وبان وظهر وضح ما اذا اختلط بغيره التبس ولم يظهر ولهذا بعض المتقدمين يسمون وهذا قد تجدونه في التفاسير يقولون مثلا وانتصب على البيان او على التفسير يقصدون بهذا إيش؟ التميز يقصدون به التميز التميز هو اسم هو ما جمع خمسة أمور اسم فضلة نكرة جامد مفسر لمنبهما من الذوات أو النسب اكتب بجوارها أو النسب اذا اسم فلا يقع فعلا ولا حرفا ولا جملة لا بد أن يكون إيش؟ اسما ثانيا فضلة وهنا يمكن أن نقول إيش؟ ما يستغنى عنه أنه لا يؤثر على الجملة تمام؟ نكرة من شرط التمييز وهذا مما يشترك فيه الحال والتمييز أن يكون ايش نكره فلا يقع معرفة وما وقع منه معرفه فانهم يؤولونه جامد هذا ضد الحال الحال قلنا لا تكون جامده وإذا وقعت بجامد أول يؤول واما التمييز فانه يكون جامدا هذا نوع هذا من التمييز الذي سنتعرض له الامر الخامس أنه مفسر لمن بهم من الذوات لكن الجامد هو المفسر للذوات وأما المفسر للنسب الذي هو النوع الثاني فلا يلزم أن يكون إيش جامدا يلزم أن يكون جامد مفسر أي مبين وموضح هذا هو الإحساس الاعرابي حق التمييز إذا وجدت الشيء يفسر ويبين ابهاما فهذا إيش منصوبا هكذا جامدا فانه الغالب أنه تمييز مثلا إذا قلت والوضوء لغة أي من جهة اللغة فهذا تمييز اصطلاحا مثلا هذا تمييز إذا وجدته يفسر ابهاما بهذه الطريقة فإنه يكون تمييزا طيب لمن بهم من الذوات هذا النوع الأول لأنه نوعان فسر لمن بهم من الذوات ومفسر لمن بهم من, من النسب الذي انبهما فس... يعني خفي، ولم يتضح من الذوات فأنت مثلا لما تقول عندي تسعون. هذا فيه إبهام ما نعرفه إذا قلت مثلا قلما كتابا هذا بين لنا الزوات المعدوده قال قالك وأكثر وقوعه بعد أمور الأمر الأول المقادير طالع رقم واحد مقادير يعني الكميات باللهجه الموجوده الموجودة الآن العصرية الكميات والكميات هذه مثل إيش؟ مثل المساحات مثلا كجريب نخلا جريب قال أصله وادي ثم السعير للأرض مميزه يعني معينة فجريب نخلة كأن تقول مثلا عندي فدا زرعت فدانا قمحا مثلا أو مثلا تقول لدي فدان قمحا أو قمح لأنه لا يثبت نحن نريد شجره مثلا تقول برتقالا أو نخلا أو كذا وصاع, وصاع تمرا هذا إشارة إلى مقدر آخر وهو من قدار اخر وهو الكيل الكيل فالصع كيل طبعا تعرفون الفرق بين الكيل والوزن فالكيل حجم والوزن ثقل إذا كذلك بعد الأوزان وشار اليه بقوله منوين ايش عسلا قيل المنى المنى مثل العصا في الوزن من كعصا قيل انه رطلان رطلان الافصح في رطل كسر الراء رطلان و... المهم أنه وزن فتقول مثلا اشتريت كيلو... كيلوين مثلا عسل عسلا هذه ما عرابها تميز ك... ك... إذا وجدت كلمة منصوبة بعد المعدودات والمذروعات والأشياء وال... المقدرة فغالبا ما تكون تمييز جميل هذا الموضوع الأول الموضوع الثاني ضع لي رقم اثنين والعدد إذا وجدت مثل هذا بعد الأعداد فغالبا ما يكون إيش تميزاً. فهو تمييز فهو تميز سواء كانت خاصة بعد الأعداد المركبة والمعطوفة ما هي الاعداد المركبة أحد عشر إلى تسعة عشر هذه مركبة مبنية على فتح الجزئين تقدمت لنا وستأتي إن شاء الله وايضا أعداد معطوفة ما هي الاعداد المعطوفه واحد وعشرون ثلاثة وخمسون هذه كلها يعني من أحد عشر إلى تسعة وتسعين كما قال هنا كلها تميز بايش بتمييز منصوب بعدها. فتقول مثلا مثل ما قال هنا حكاية عن يوسف عليه السلام إنه قال إيش إني رأيت أحد عشرة كوكباً ما إعراب كوكبا تميز وإلى تسعة إلى تسع وتسعة. إن هذا أخي له إيش تسعة وتسعةون إيش ناعجات ناعج هذا إيش عرابه تميز. ها سلام سيرون سبويات إن شاء الله. ومنه تمييز وكمي الصفات ومن تمييز العدد تمييز كم الاستفامية كم نوعان استفامية وخبرية الاستفهاميه التي يسال بها عن العدد تقول مثلا كم قلما عندك كم درسا حضرت مثلا هذه يأتي بعدها التمييز منصوبا مثل العدد مثل العدد الذي ذكرناه آنفا فهذه يأتي بعدها تمييز منصوبا والآخر كم خبرية وهي للتكثير تقول مثلا إيش؟ كم درس حضرت وهنا أنت لا لا تسأل وإنما تخبر عن نفسك أنه بمعنى كثير من الدروس يعني نحضر كم مرة قلت لك كذا إذا أردت بها الإخبار ليس بالسفهام مثلا كم مثلا تقول إيش؟ كم درهم من أنفقت في سبيل الله وإن كان هذا يعني لا ينبغي لكن كمثال نحوه تمام تخبر أنك كثيرا ما إيش ما أنفقت ومنه تمييز كم الاستخامية نحو كم عبدا ملكتا فأما تمييز الخبرية فمجرور هناك أشياء هي تمييز من جهة المعنى لكن من جهة الاعراب ليست بتمييز هي من جهة المعنى تمييز لكن من جهة الاعراب هي مضاف اليه مثلا تقول إيش مثل الأمر الأول من ثلاثة إلى عشرة العدد تأتي بعده بجمع مجرور بالإضافة لكنه من جهة المعنى مثل التي تقدم تميز من جهة المعنى لكن من جهة العراب ماذا نعربه؟ مضاف إليه مثلا ثلاثة رجال أربع نسوة أو مثلا أربع نعجات أو إلى آخر هذا إش مضافا إليه في العراب لكن من جهة المعنى تمام؟ لأن التميز للذوات يمكن أن تضع بعده من علامته من التبيينية هو تبيين فكأنك تقول إيش عندي 99 من النعاج مثلاً. من نعجة يصح او لا يصح. هذا من علامات التمييز فهنا يصح أن نقول مثلا جاء عشرة من الرجال مثلاً أو من الرجال صح؟ طيب فهو تمييز من جهة المعنى لا من جهة العرب وكذلك 100 ألف تقول مثلا إيش 100 رجل لكنه مفرد هنا أو مجموعة كما سياتي تمام وألف رجل وكذلك كم الخبرية تقول مثلا كم رجل تقي لقيتوه مثلا يعني كثير تريد تخبر ولا تريد أن تسأل هذه كم خبرية ومن الكلمات التي تستعمل في القرآن أو التي جاءت في القرآن كثيرا بمعنى كم الخبرية كأي كأين من قرية مثل كم من قرية لكن إيش هي كم الخبرية ولا الاستفهاميه الخبرية قال فأما تمييز الخبرية فمجرور مفرد أو مجموع في كم الخبرية لا بد أن تجر لكن يجوز لك في الجمع والإفراد وجهان يجوز أن تفرد ويجوز أن تجمع فيجوز أن تقول كم قلم ملكت أو كم أقلام ملكت كله جائز ما في اشكال تمام؟ وأما ففي حالة الإفراد تشبه إيش؟ تشبه الثلاثة إلى العشرة ولا المائة وال في حالة الإفراد، ها؟ المائة والألف سنت لأنك تقول إيش مائة رجولين ألف رجولين مفرد مجرور فتقول كم رجولين؟ وفي حالة الجمع تشبه ثلاثة إلى عشرة مثل ما قل تقول ثلاثة رجال تقول إيش كم رجال؟ طيب. قال فمجرور مفرد كتمييز المئة وما فوق أو مجموع كتمييز العشرة وما دونه هذا كرى استطرادا لأن هذه تمييز من جهة المعنى وإلا فمن جهة اللفظ هي ليست ايش تمييز أصلا وما دونها إلى الثلاثة طبعا أما الواحد والاثنان فما يحتاج أما واحد رجل هذا ليس يعني ليس هو وليس أصلا تمييزا ولك في تمييز الاستفهامية المجرورة بالحرف جر ونصف سبق أن كم السفامية تجر تميز بمنصوب. قل مثلاً إيش كم قلما عندك سفامة؟ إذا دخل عليها حرف جر تبقى على الأصل منصوب تميز بعد. ويجوز لك وجه آخر أن تجر ما بعدها. فتقول إيش بكم درهماً اشتريت؟ هذا على الأصل ما في إشكال. ويجوز بكم درهماً ايش اشتريته؟ طيب. وكل المجرور كما قلنا هو في الحقيقة مضاف إليه من جهة الصناعة الاعرابيه لكن من جهة المعنى هو إيش؟ ولك في وهنا هناك يعني أكثر من قول في المجرور الأخير هذا. نعم. قال. وقيل انه مجرور بمن مضمره هذا الثاء الاخير الذي هو كمن الاستفهاميه اذا دخل عليها حرف الجر ويكون التمييز ذكر النوع الاخر انتهينا من الأول وهو التمييز الاش الذوات بعد ذلك ننتقل الى النسب قال و... ويكون التمييز مفسرا للنسبه محولا او غير محول التمييز المفسر للنسب نوعان من يكون محولاً عن شيء آخر أو غير محول محول عن شيء آخر ثلاثه اقسام مثل للثلاثه هو تشتعل الرأس شيبا ضع عليه رقم واحد واكتب عليه محول عن الفاعل حول عن الفاعل والثاني فجر وفجرنا الارض عيوناً ضع عليه رقم اثنين واكتب عليه محول عن المفعول حول عن المفعول به وأنا أكثر من كمالا ضع عليه رقم ثلاثة محول عن غيرهما واكتب بين قوسين مبتدا. حول عن غيرهما مبتدا. أنا أكثر منك مالا. يعني أن المفسر أصلا إيش معنى مفسر للنسب معناها الإبهام لا يكون في الذوات وإنما يكون في النسبة. فأنت إذا قلت اشتعل الرأس في إبهام من أي جهة فتقول إيش شيبه مثلا. أو امتلأ مثلا اي كذلك فجرنا الأرض ما هو الذي تفجر فيها مثلا عيون وهكذا تقول مثلا تفقأ بكر كيف يعني مثلا هل حصل له فتقولك شحما يعني أنه شحما حتى كأنه يتفقى إذا هذا وضح المعنى أو لا وضحه هذا يوضح معنى ليس لكلمة معينة وإنما في الإسناد في الإسناد نفسه في إبهام هذا المحول قسمان محول وغير محول ربما كان غير محول عن شيء مثل امتلا الاناء ماء هذا لا يصح ان نقول امتلأ ماء الاناء انه ليس ماء للاناء بعد ما كان وضع فيه فبالتالي ايش نقول هذا غير محول من شيء امتلأ الاناء عصيرا امتلا, الإناء مثلا امتلأ المحجم دما مثلا هذا ايش يعتبر أو يعد غير محول والمحول معناه أصله كان فاعلا أو مفعولا به أو مثلا مبتدأ فتحول إيش تمييزا مثلا وبالمثال يتضح المقال اشتعل الرأس شيبا أصلها اشتعل شيب الرأسي اشتعل إيش شيب الرأسي هذا الفاعل وجعلنا الرأس هي التي تصير فاعل ونصبنا هذا الشيب إيش تمييزا بعده فصار تمييزا محولا عن عن الفعل ومثله تفقأ بكر شحما معناها تفقأ شحم بكري أصله. لكن هناك ما الفائدة من هذا فائدة بلاغية فيها مبالغ اذا قلت مثلا اشتعل شيب الرأس معناه ان الرأس فيه شيب اشتعل واما اذا قلت اشتعل الرأس شيبا فكأن الرأس كله صار مشتعلا شيبا ونفس الشيء ويتضح لكم أيضا محاولة عن المفعول مثل فجرنا الأرض عيون فرق بلاغي كبير بين إيش؟ بين أن يقال فجرنا عيون الأرض وبين فجرنا الأرض عيونا كان الأرض كلها صارت عيونا متفجره هو أبلغ في المعنى هذا محاولة عن المفعول محاولة عن غيريما مثل المبتدى كثيرا ما يقع بعد افعال التفضيل مثلا يقول أنا أو أنت خلي تواضع أنت أكرم مني أبا وأحسن مني وجها وأكثر مني مالا أصلها أبوك أكرم من أبي مثلا أو نسبك أكرم من نسبي ووجهك أجمل من وجهي ومالك أكثر من إيش مال أنا أكثر منك مالا هذه آية كما تعرفون حكاية عن صاحب الجنتين أصلها مالي أكثر من مالك وعز نفر نفس الشيء نفر يعز من إيش؟ من نفرك فأخذنا نفر ونفر هذه جعلناها في النهاية تمييزا فلما تجرد الضمي... الضمير طبعا كان متصلا فانفصل لما أخذنا منه الكلمة صح؟ مالي لي الياء هذه كانت متصلة والمتصل لاقع في بداية الجملة ماذا يحصل له يتحول وإيش؟ منفصلا ما هو ضمير منفصل للمفرد المتكلم المفرد وحده؟ انا بدل الياء يصير إيش؟ أنا ونفس الشيء من مالك المال برا لكن هنا ايش نصل مباشرة الكاف مع مين لانه ما في اشكال في هذا فنقول ايش مين تمام فاذا هذا يسمى تمييزا محولا عن المبتدا لانه كان مبتدا و بعضهم يقول غير الفاعل او المفعول هذا اسمه تمييز محول وقد مر في الاجروميه ايضا قال او غير محاول نحو قال وقد يؤكدان نحو ولا تعثوا في الأرض مفسدين وقوله من خير اديان البريه دينا ومنه بئس الفحل فحلوم فحلا خلافا لسبويه قد يؤكدان ال فتثني تعود على إيش على الحال والتمييز الحال, يؤ... الحال الاصل في ان يكون مؤسسا مبينا مضيفا معنا جديدا فانت اذا قلت جاء زيد ضاحكا قبل أن تقول لو قلت جاء زيد فقط ما عرفنا انه ضاحك بس كذلك. هذه تسمى الحاله المؤسسه المبينه يعني تبين شيئا كما سبق انها تبين ما خفي من الهيئات تمام لا لم نكن نعرفه، أنت جئت به لفائد لكن قد تاتي على خلاف الأصل مؤكدة. مؤكدة مؤكده فتقول مثلا ايش تبسم متبسما مثلا او تاتي به بلفظ آخر مثلا قام واقفا واقفا اصلا تفهم من كلمه ايش قام ما في جديد لكنها تؤكد والتأكيد غرض بلاغي للمتكلم يمثل له بقولي ولا تعثوا في الأرض مفسدين لأن مفسدين هذه حال والعثو والفساد متقاربان تمام؟ ولا تعثوا في الأرض مفسدين وبعضهم يمثل له ب... وتبس... فتبسم ضاحكا لكن يعني قد يقال ان التبسم والضحك ليس يعني بمعنى واحد متطابق تماماً لانه قد يتبسم من غير صوت الاصل في الضحك انه يصاحبه ايش صوت واما التبسم فلا يلزم ان يكون بايش صوت قال ايضا التمييز ايضا يؤكد ومنه مثل له بقوله تعالى إن عده الشهور عند الله اثنا عشر شهرا ما يعرف شهرا تمييز لانه وقع بعد العدد هل اضاف معنى جديدا لا لانه فهم هذا المعنى مفهوم من قوله إن عده الشهور معروف أن الشهر معناه 12 ايش شهرا اذا هذا أكد وكذلك قول جرير هذا الذي طبعا تعرفون أنه يهجو بني تغلب لأنها قبيله من الاخطل الاخطل تغلبي نصراني فهو يهجو قال ايش والتغليبيون بيس الفحل فحلهم فحلا وامهم زلاء من طيق شكله زعلان شديد ها فحلوه مو فحلا <تصفيق> بئس الفحل فحلوه فحلا يعني الرجل يعني يقصد ذم الأب وذم الأم فقال إيش بئس الفحل فحلوه مو فحلا ومو مو زلاء من تطع ومثلوا له أيضا بقول أبي طالب ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية إيش دين من خير أديان البرية خلاص ما يحتاج إلى دين هذا لأنه أصلا هو معروف المعنى لكنه مؤكد تميز هذا وهو مؤكد إذا هذا تأكيد وأما ما سبق أنه يبين من ما يبين من ماذا هذا على الغالب هذا على الإش على الغالب ثم قال قال خلافا لسبويه وتابعي الذين منعوا في باب نعمة وبئس من الجمع بين التمييز والفاعل ظاهرا سبق معنا أن الفاعل في باب نعمة وبئس قد يكون ضميرا مستترا وجوبا يفسر إيش التمييز المذكور بعده يعود على وعلى هذا يجب أن أن تضمره ولا يجوز ان تظهره لكن قال لك هذا البيت دل على انه نادرا قد يجمع بينه فتقول مثلا نعم الصديق صديقا زيد هذا نادر لكنه سمع كما سمعت والمستثنى بإلا من كلام تام من موجب النحو فشربوا منه إلا قليلا منهم فإن فقد الإيجابة ترجح البدل في المتصل نحو ما فعلوا إلا قليل منهم والنصب في المنقطع عند بني تميم وجب عند الحجازيين نحو ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ما لم يتقدم فيهما فالنصب نحو قوله وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب أو فقد التمام فعلى حسب العوامل وما امرنا الا واحده ويسمى مفرغا المستثنى ايضا من المنصوبات وهو اخر ما ذكره الشيخ من المنصوبات يعني لو اردنا ان نعد المنصوبات تقدم لنا منصوبات اثناء المرفوعات ما هي مفعولا ظننت وهذا يمكن ان نعتبره داخلا في المفعول به تمام لكنه لانه اصله مبتدا وخبر واسم أن, ان وخواتها واخ اش وخبر ان واخواتها واسم لا ايضا كذلك داخل في في حال وكذلك خبر ما ما الحجازيه ونحو من الحروف المشبهه بليس هذه كلها من المنصوبات التي تقدمت أثناء الكلام على المرفوعات تمام وايضا من المنصوبات التي تقدمت المفاعيل الخمسة ومنها المنادى ثم ذكر الحال والإيش والتميز والاستثناء والمستثنى بعضهم يدخله في المفعيل فيقول إيش المفعول دونه المفعول إيش دونه فيعتبر المفعيل كأنه ستة لكن هذا ليس مشهور وقول المستثنى أفضل من قول بعضهم الاستثناء لأن المنصوب هو المستثنى ولا الاستثناء مستثنى الاستثناء والمصدر الحدث والمستثنى والمستثنى إما أن يكون بإلا وإما أن يكون بما سيات أم الباب هي إيش؟ إلا. أم الباب هي إلا. المستثنى بإلا له أحوال. نرقمها. مثلا قالك من كلام تام موجب موجب ضع عليه رقم واحد. تمام؟ فإن فقد الإيجاب في المتصل ضع عليه رقم واحد. اثنين أفهم. اثنين. و قال لك في المنقطع ضع لي رقم 3 والنصب في المنقطع ضع لي رقم 3 ما لم يتقدم ضع لي رقم 4 أو فقد تمام ضع لي رقم 5 لكن هناك حالات رئيسة وهناك حالات ليست برئيس نبدأ بالحالات غير الرئيسة لنخرجها ونتفرغ للحالات الرئيس الحالات غير الرئيسة هي ان يتقدم المستثنى على المستثنى منه. الغالب أن المستثنى هو الذي يش منه هو الذي تقدم. والمستثنى هو الذي يتأخر. فتقول مثلا جاء القوم إلا زيد. قوم هو المستثنى منه. وما هو المستثنى من والمستثنى زيد. تمام؟ إذا قدمت المستثنى وجب النصب مطلقا. هذا مريح. وما لي إلا مذهب الإش وما لي إلا آل أحمد شعة شعة هو استثنى منه وأل أحمد هو مستثنى تقدم وجب نصبه ما في تفصيل وكذلك وما لي إلا مذهب الحق مذهب هو المستثنى الأصل وما لي شيعة إلا آل أحمد وما لي مذهب إلا مذهب الحق هذا هو الأصل فقدم المستثنى فوجب نصبه وجب نصبه هذا مريح وسهل الحالة الثانية الاستثناء المنقطع للاستثناء المنقطع والاستثناء الاستثناء نوعان كما تقدم لنا في الأصول وكذا المستثناء الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع فالاستثناء المتصل هو الاصل قال ناظم الورقات والاصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه الاصل فيه ان مستثناه من جنسه هذا الاستثناء المتصل ضابطه الجيد أن تقول ايش ان يكون المستثنى بعضا من المستثنى منه أن يكون المستثنى بعضا من المستثنى منه وبالتالي الاستثناء المنقطع هو أن لا يكون المستثنى بعضا من ايش استثنى منه طيب امثله جاء القوم الا زيدا زيد من القوم او لا من القوم اذا الاستثناء متصل او لا متصل هذا هو الاصل في الاستثناء مثلا تقول مثلا آآ جاء جاءت الحيوانات مثلا إلا الكلب ما مثلا قلت الكلام إلا الفاحشة مثلا إلى آخره هذا كله إيش المنقطع أن يكون ليس بعضا منه مثل جاء القوم إلا حمار مثلا نحو المشروع جاء القوم إلا حمار لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة هل التجارة من الأكل بالباطل؟ المستثنى منه ما هو كل أموال بالباطل التجارة هل هي من الأكبر بالباطل لا إذن الاستثناء منقطع ولذا تجد وهذه فائدة تفسيرية تجدهم يفسرونه بلكن دائما تجد المفسر إذا قال لك إلا أي لكن معنى أنه استثنائش منقطع يعني لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لكن إيش تجارة أن تراضب منكم ما فيها إشكا تمام لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيل سلام سلام هل قيل السلام سلام من اللغو التأثير لا فهذا استثنائش منقطع وهكذا ما لهم به من علم إلا اتباع الظن اتباع الظن الغير مبني على أساس حق الجاهلية هل هو من, من, اتباع من العلم لا إذن استثناءش منقطع طيب إذا عرفنا هذا تبين لنا الاستثناء المنتصل ومنقطع نقول الاستثناء المنقطع واجب النصب عند الحجازيين الذين نزل بلغتهم من القران يعني في الأصل هم ايش يجب عندهم ايضا النصب مثل إذا تقدم وبنو تميم يجيز يترجح عندهم النصب ويجوز عندهم الوجه الاخر المسمى بالاتباع الذي سنشرحه بعد قليل إذا واجب, واجب هو واجب النصب عند في المنقطع عند الحجازيين وعند بني تميم راجح وليس ايش واجب وقد سألت بعض مشايخنا قلت له لماذا دائما بنو تميم بنو تميم بنو تميم لماذا دائما يقول بنو تميم بنو فقال لكثرتهم كما قالوا إذا كثرت فكاثر بتميم كثيرون يعني جدا وفروعهم كثيرة ولانهم يعني من اهم اهل نجد فلذلك يجعلون في مقابل ايش حجازيين قال حجازيون وبنو تميم لانهم اهل نجد من اشهر القبائل في نجد المهم هكذا انتهينا من حالات غير رئيسة أما الحالات الرئيسة فنقول ما قلناه في وهو ومعروف عندك الكلام له ثلاث حالات يعني في باب الاستثناء إما أن يكون تاما موجبا أو تاما غير موجب أو ناقصا ولا يكون حينئذ إلا منفيا. معنى التمام ما هو التمام ذكر المستثنى منه التمام معناها المستثنى منه ايش مذكور وموجب معناها مثبت ليس نفيا ولا شبهه ليس نفيا ولا شبهه جميل اذا اجتمع في الكلام انه تام وموجب في ان واحد وجب النصب وجب فتقول مثلا جاء القوم الا زيدا قولا واحدا لانه تام ما هو الدليل على انه تام مستثنى منه مذكور ما هو القوم وهل هو موجب أو منفي موجب جاء القوم ما قلنا ما جاء القوم لا قلنا جاء القول جميل إذا كان تاما لكنه منفي أو شبه النفي أو كذا فيجوز لك وجهان النصب ايضا على الاستثناء والإتباع الإتباع معناه أن يعتبر بدل من إيش مما قبله فتقول مثلا ما نفس المثال السابق لننفي نفس المثال السابق فنقول إيش ما جاء القوم إلا زيدا وإلا زيد يجوز والإتباع أرجح الإتباع في هذه الحال أرجح ولهذا قال تعالى ما فعلوه إلا, إش؟ إلا قليل أكثر القراء قرأوا ما فعلوه إلا قليل في سورة النساء ما فعلوه إلا قليل هذا هو الغالب وقرأ ابن عامر إلا قليلا تمام لأنه يجوز فيه الوجهان لكن الأرجح والإتباع ستة من السبعة قرأوا على الإتباع تمام بخلاف فشربوا منه إلا قليلا هنا النص قولا واحدا لأنه هذا موجب وليس إش وليس منخيا والمستثنى منه مذكور أو لا مذكور ما هو الواو صح فشربوا هذا هو المثبت وهناك ايضا الواو ما فعلوه لكن ما الفرق هنا ما ما فعلوا هذا منفي وهناك ايش شربوا مثبت تمام اذا جميل اذا كان تاما موجبا وجب النصب اذا كان تاما من منفيا جاز وجهان والارضح الاثبات واذا كان ناقصا الناقص مقابل ضد التام معناه انه ايش قلنا التام هو الذي ذكر فيه المستثنى منه اذا الناقص هو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه فعلى حسب العوام ولا يكون حينئذ الا منفيه لا يمكن أن يكون ناقصا مثبتا هو على حسب العقل في اربع احتمالات انه اما مثبت واما ايش منفي وإما ناقص واما تام المفروض يكون عندنا اربع اربع احتمالات حاصل ضرب اثنين في اثنين لكن لا يوجد في كلام العربي مثبت وناقص ما يمكن لماذا لأنك إذا قلت رأيت القوم إلا زيدا معنى رأيت إلا زيدا هكذا على أنه تام وناقص ومثبت معنى أنك رايت البشر أجمعين إلا, إيش؟ إلا زيد هل هذا يمكن ما يمكن تمام ولهذا غير موجود هذا القسم غير موجود فصارت الأقسام ثلاثه وهي التام الموجب يجب النصب التام المنفي وجهان وجازر اتباع الناقص ولا يكون حينئذ الا منفيا وهذا على حسب العوامل يعني إلا تكون ملغاه لا تاثير لها لا تأثير لها فكانها غير مذكوره وتنظر الى الجمله على حسب العوامل قد يكون فاعلا قد يكون مفعولا به قد يكون خبرا مثلا وما محمد الا رسول وما محمد صلى الله عليه وسلم إلا رسول كأنه قال إيش محمد الرسول لكنه زاد حصرا فرسول هذه عراب خبر محمد ليس هو المستثنى منه وما قال مثلا وما محمد شيئا إلا رسول ما محمدا شخصا أو بشر إلا رسول لا. المستثنى منه محذوف فعلى حسب العوام تقول مثلا ما جاء إلا زيد وما رأيت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد كما تقول إيش جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد وهذا الاستثناء يسمى مفرغا لأن ما قبل الا تفرغ لما بعده تفرغ لما بعده لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة ما قال لا تشد الرحال إلى مكان إلى هذا وهذا عند الأصولين يحمل على عام الاحوال طيب هذا يسمى الاستثناء المفرغ فعلى حسب العوامل إذا تلخص لنا إذا الحالتان غير الرئيسيتين أو الرئيسي الرئيستين وهو إيش إذا تقدم وجب نصبه إذا انقطع وجب نصبه عند الحجازين أيضا تميم يجوزون الإتباع معه لكنهم أيضا عندهم النصب إيش أرجح والحالات الرئيسية إذا كان تاما موجبا وجب النصب إذا كان تاما من منفيا وجهان وراجح الإتباع ويجوز النصب أيضا والثالث الخامس اللي هو أخير وثالث هذه الأوجه الرئيسه ما هو إذا كان الكلام ناقصا ولا يكون حينئذ إلا منفيا وهو الاستثناء المفرغ وهو إلا تكون ملغاة فحينئذ على حسب العوامل الآن يتضح لنا تماما بحمد الله كلام المصنف نقرأه مرة أخرى حتى نتبين ذلك قال والمستثناء بإلا من كلام تام من موجب النحو فشربوا منه إلا قليلا منه فان فقد ترجح البدل في المتصلي نحو ما فعلوه إلا قليل منه فينفقد الايجاب الإيجاب هو قال لك المستثنى يعني عطفه على المنصوبات ولذلك قال لك المستثنى بلا أي منصوب من كلام تام من موجب أي مذكور فيه المستثنى منه وايضا هو مثبت نحو فشرب منه هذا مثال تقدم فإن الايجاب الإيجاب نفي مع مع كون التمام حاصلا ترجح البدل إذن وجاز النصب ترجح البدل على النصب النصب معروف مما من الذي قبله في المتصل في الاستثناء المتصل نحو ما فعلوه إلا قليل منهم على قراءة الجمهور وترجح النصب في المنقطع عند بني يتميم والنصب هذه معطوف على البدل أي وترجح النصب في المنقطع عند من عند من يتميم ووجب عند الحجازين في المنقطع نحو ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وجوبا عند الحجازين ويجوز عند بني تميم في غير القرآن ان يقال إيش إلا اتباع الظن مثلا على, على محله او إلا اتباع الظن على على محلي نعم إلا الظن على لفظه ما لم يتقدم فيهما لأن علم هذه اصلا هي مجرورة بحرف من زائد لكنها هي أصلا مبتدأ فتقديرها في غرف قرآن قال ما لهم به علم واضح طيب ما لم يتقدم فيهما فالنصب فيهما يقصد في ايش في المتصل والمنقطع إذا تقدم وجب النصب عند الجميع مطلقا بني تميم غير كله. كلهم ينصبون ما؟ فالنصب نحو إلا آل ش... وما لي إلا ألا نحوى قول وهو شاعر يعني يتشيع وما لي إلا آل أحمد... الا الا أحمد... إلا هذا لا لا محمد هذا غلط إلا ألا أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهبه أو فقد التمام أي لم يذكر المستثنى منه وحينئذ لا يكون إلا منفيا ولذاك ما قال منفيا لما معروف طيب حسب على حسب العوامل على حسب موقعه من الجملة يعني وما امرنا نحو وما أمرنا الا واحده ما يعرب واحده خبر احسنت كانه قال ايش امرنا واحده تمام ويسمى حينئذ ايش مفرغا وتكون الا حينئذ ايش ملغاتا الا ملغاتا ثم قال رحمه الله ويستثنى بغير وسوى خافضين معربين باعرب الاسم الذي بعد الا وبخلا وعدا وليس وحاشا نواصب وخوافض وبما خلا وبما عدا وليس ولا يكون نواصب إلا هي أم الباب تقدم تفصيلها والادوات الاستثناء غير إلا ثلاثة أقسام ثلاثة أقسام فمنها ما يخفض المستثنى دائما منها ما يخفض المستثنى دائما ومنها ما ينصبه دائما ومنهما يتردد بين النصب والخفض منها ما ينصبه دائما ومنها ما ايش دائما ومنها ما يتردد بين النصب فالذي يخفضه دائما أداتان إسماني وهما غير وسوى غير وسوى دائما ما بعدهما إيش؟ مجرور فتقول مثلا جاء القوم غير زيد ورأيت القوم مثلا ما رأيت القوم غير زيد غير زيد غير زيد غير زيد, غير زيد دائما زيد إيش؟ وهذا مثل ما تقدم هو مستثنى من جهة المعنى لكن من جهة الإعراب ايش مضاف اليه مضاف إليه هذا ولذلك مجرور هو في الحقيقه ليس مستثنى على حسب الصنعه الاعرابيه صح في المعنى هو المستثنى لكنها شخصيتها قوية هي مثل الزوجه المتسلطه على زوجها قالت له ايش دع عنك انا ساخذ ايش اعراب المستثنى وانت تتبعني فقط وجرته مسكين هذا مجرور دائما واما هذه الزوجه المتسلطه فاخذت ايش تسلطت على مال زوجها واخذت اعراب المستثنى فيكون إعرابها بنفس الحالات بكل التفاصيل التي تقدمت في ايش في إلا ما إذا كان الكلام تاما موجبا وجب إيش؟ نصبها فتقول مثلا جاء القوم غير زيد كما تقول جاء القوم إلا زيدا غير أخذت إعراب إيش؟ زيد وجرته تزوج امراه تسلطت عليه وكذلك سوى نفس الشيء لكن الفرق بين غير وسوى أن غير إعرابها ظاهر وسوى اعرابها إيش؟ تقديري لماذا تتعذر لانه اخرها ايش وسوى فيها فيها لغات بعضها اعرابها لان سوى سوى هذان اعرابهما وسواء سواء هذه اعرابها ظاهر فتقول مثلا ايش جاء القوم سواء زيد لانها ليس اخرها الف بل اخرها همزه وبالتالي يظهر عليها إيش؟ وهي لغات هي نفس الكلمه لكن عندها ايش لغات عند العرب والأصح انها كغير تلقى وليسوا سوا سواء يجعل على الأصح ما لغير جعل هذا هو الاصح على خلاف فيها اذا عرفنا غير وسواء نفس ما تقدم تمام هذا إذا عربنا غير على الاستثناء يعني. أما إذا أردنا أنها هي قد تجيء نعتا قد تجيء كذا واضح لكن نحن نتكلم عن غير إذا أردنا بها إيش؟ الاستثناء تمام لأنه قد يأتي قال يقول لك طيب هلست تقرأ في كل ركعة غير ليش غيري الجرور نقول لا هنا غير ليست على الاستثناء بل هي نعت لكلمة إيش الذين أنعمت عليهم غيري ولهذا مثلا تجد فيها وجهان في بعض الآيات قراءتان مثل قول إيش غير أول الضرر غير أول الضرر غير على الاستثناء مثلا وغير وأحيانا يكون يجوز فيها وجهان حتى في الاستثناء لأنه إيش لانه اصلا هنا منفي لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير غير فغير على الاستثناء وغير حتى لو اردنا استثناء متبع لما تقدم لانه ايش تام منش منفي غير اولي الاربه مثلا هنا هذا نعت رجال إذا غير اولي الاربه من ليش تابعين غير اولي الاربه طيب هذا القسم الذي دائما يخفض ويخفض في في الظاهر لكن هو ياخذ اعراب الايش مستثنى والقسم الذي ينصب دائما هذا ايضا مستثنى من جهه المعنى والا فهو في الاعراب لا نعربه مستثنى فمنه ليس ولا يكون ليس ولا يكون من اخوات ايش يعني ما لا يكون هو اصلا مضارع ايش كان لكن في المعنى استثناء فتقول جاء القوم لا يكون زيدا هذا معناه لا يكون بعض الجاء زيدا لا يكون هو أي بعض الجاء زيدا فهذا زيدا هذا خبر لا يكون وبالتالي لا بد ان يكون ايش منصوبا اذا كيف نقول مستثنى مستثنا من جهه المعنى أيضا. اما من جهه العراق لا بد ان يكون منصوبا لانه خبر لا يكون قد سبق أن كان تنصب الخبر رفع كان المبتدث من الخبر تنصبه فكان زيدا سيدنا عمر وكذلك ليس مثلها صح تقول مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السنه والظفر ليس السنه يعني إلا ايش السنه لكن هو خبر ليس ايضا ليس المذكى به مثلا أو بعض المذكى به السنة هو اي ليس هو ضمير تقديره هو بيفسر بإيش؟ مما تقدم أي ليس المذكى به أو بعض المذكى به ايش السنه وذفر السنه هذا خبر ليس وبالتالي لا بد أن يكون منصوبا مثل قول إيش ليس فليس مصروفا عنه مثلا مثله فهو استثناء من جهة المعنى أما من جهة الاعراب فهو إيش خبر ليس وهذا واضح ما في إشكال وعندنا عدا وخلا وحاشا هذه مترددة بين الفعلية وال والحرفية حسنت إذا قال فأحيانا إن شئت جعلتهما من حروف الجر فجررت بهم فتقول مثلا جاء القوم عدا زيد خلا زيد حاشا ايش زيد وان شئت جعلتهما وهذا حرف جر ومجرور عادي لان من حروف الجر ويجوز ان تجعلها ايش افعالا تنصب مفعولا به فتقول مثلا عدا زيدا حاشا زيدا ايش خلا زيدا يعني خلا بعض الآتي زيدا يعني أن متجاوزين زيدا خالين من زيد متحاشين زيدا فزيد هذا مستثنى من جهة المعنى لكن من جهة العراب في الواقع سنقول إيش فعلم به ما؟ أين الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يفهم من ما تقدمه لكن إذا دخلت عليها ما فما هذه مصدرية ما المصدرية لا تدخل إلا على إيش هذا تقدم الحروف المصدرية لا تدخل إلا على إيش؟ على الأفعال أحسنت. لأنها تؤول معها بمصدر ليس كذلك إذن إذا قلنا ما عدا أو ما خلا تعين أن خلا وعدا إيش؟ فعلان وبالتالي وجب إيش؟ نصب بينهم سمع الجر لكن قليل ما يعتبر وإنما لا بد أن تنصب وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون مثلا جاء القوم ما عدا زيد ويقول لك ليس عدا تجر هذا لا هذا ما لم تدخل عليها ايش ما إذا دخلت عليها ما تعين ولهذا قول ابن عاشر وما عدا وجهه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة وبعضهم يقول ما عدا وجهه وهذا نادر ما يصبح ايش ولهذا قال ابن مالك وحيث جرى فهما حرفاني كما هما إن صبائش فعلان ف... و... وذكر أيضا دخول ما وانجرار قد يرد قال يعني قليل طيب إذا يا شباب الخلاصة عدا وحشا حاشا وحشا فيها اللغاتية حشا حاشا حاشا بالفتحة يعني انشئت حذفت اثبتت الألفين أو إيش حذفت الأولى وابقيت الثانية أولى وقد قل وليس وإن كان هذا ليس السثنان حاشا لله هكذا حاشا لله حاشا لله نعم الاصح أن حاشا لا تدخل عليها ما خلا وعدا تدخل عليها لكن حاش إيش؟ لا تدخل على الأصح وفيها نزاع. بعضهم قال تدخل وبعضهم قال إيش؟ لا تدخل. لكن قالوا الأصح أنه لا تدخل عليها ما. ولهذا تلاحظ أنه ما ذكره. انتبهتم؟ انظر قال وبما خلى وبما عدا وما قال وما حاش. لاحظتم؟ إذا هو يرى أنه لا يدخل عليه وليس ولا يكون نواصل هذا معنى قولي ويستثنى بغير وسوى خافضين. خافضين للمستثنى وما شأنهما هما في انفسهما معربين باعراب الاسم الذي بعد إلا وبخلا وعدى وليس وحاشا نواصب وخوافض هذه الثلاثه وبما خلا وبما عدا وليس ولا يكون ليس هنا ذكرها ما احسبه الا وهما صحه شوف نعم هذا غلط اضرب عليها اضرب على ليس ليس لا بد أن تنصب ليس لا بد أن تنصب اضرب عليها وبخل وعدا وحشة وحاشة نواصبة وخوافضة وبما خلا وبما عدا وليس ولا يكون نواصب أما ما عدا وما خلا فلأنها ما تعينها للفعلين وأما ليس ولا يكون لأنها خبر إيش خبر لها ثم قال باب يخفض الاسم إما بحرف مشترك الآن انتهينا من, من المنصوبات من الحمد لله ما بقي إلا المخفوضات الحمد لله على المخفوضات امرها أمرها لانها لأنها إما أن تخفض لا ثلاثة أسباب فقط وهي بالحرف أو بالمضاف أو بإش بالتبعية والتبعية هذه راجعة إلى السببين المتقدمين تمام والتبعية ليست خاصة بالخفض في الرفع ال... ولذلك أخرة بعد ان أكمل المنصوبات والمخفوضات وما يريد أن يذكره ذكر التوابع لأنها تدخل في الجميع حتى في الجزم قد تدخل لأن الفعل قد يتبع الفعل لأنه قال ابن مالك ويبدل الفعل من الفعل كما لاخر فقد يبدل فعل من من فعل فياخذ مثل عراب يجزم بجزمه مثلا كمن يصل إلينا يستعين بناء طيب قال هنا يخفض الاسم مما بحرف مشترك ومن وإلى وعن وعلى وفي واللام والباء للقسم وغيري أو مختص بالظاهر وهو ربع ومنذ والكاف وحتى وواه القسم وتاؤه أو بإضافة إلى اسم على معنى اللام كغلام زيد أو من من بين قوسين كخاتم حديد أو في بين قوسين أيضا في كمكر الليل بل الليل بل مكر المفروض تكون محكيان وتسمى معنوية لأنها للتعريف أو التخصيص أو بإضافة الوصف إلى معموله كبالغ الكعبة ومعمول الدار وحسن الوجه وتسمى لفظيه لأنها لمجرد التخفيف ولا تجامع الاضافه تنوينا إلى آخره قال لك الـ الـ الاسم إما أن يجر بحرف وإما بالإضافة التبعية سيذكرها في موضعه أما حروف الجر فمنها مشترك مشترك أكتب عليه أي يدخل على الظاهر والمضمر يدخل على الظاهر والمضمر وهو من فتقول مثلا من زيد ومنه الى زيد وإليه عن زيد وعنه على زيد وعليه في زيد وفيه لزيد وله بزيد و وبه ليس كذلك فيدخل على الظاهر وعلى المضمر معروف من مثلا لها معاني كثيرة منها ابتداء الغاية الى لها معاني كثيرة منها انتهاء الغاية من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى عن لها معاني كثيرة من شريع المجاوزة على لها معاني كثيرة شريع الاستعلاء إحمان على عرش استوى رضي الله عنهم هذا يقول المجاوزة رميت السهم عن القوس وفي للظرفية مثل مثلا الماء في الكوز واللام للملك وللاستحقاق الحمد لله رب العالمين والباء للقسم وأقسم بالله مثلا تمام وغير غيري معاني كثيرة جدا لها معاني كثيرة منها الاستعانة مثلا كتبت بالقلم ومنها الليل الصاق ومنها مثلا برؤوسكم عند الجمهور الى غير ذلك طيب او مختص بالظاهر يعني لا يدخل على المضمر وهو ايضا اقسام هذا المختص بالظاهر لانه اما ان يكون يدخل على كل ظاهر على اي ظاهر لا يختص به بظاهر معينة وإنما يختص ببعض الظواهر. فمنما يختص ببعض الظواهر الأول ربة لأنه يختص بالنكيرات لا يدخل على المعارف. تمام؟ ربّة رجل صالح لقيته مثلا وقد يعني فيها لغات كثيرة. ومذ منذ ويختصان بالوقت والزمن. فتقول إيش؟ وإذا كان في زمن حاضر فهو ما بمعنى فيه أو ماض فبمعنى منه إذا كان مثلا تقول أن الان الآن يوم إيش يوم الجمعة فنقول ما رأيته مذ يوم الثلاثاء وتجرب يا مذ يومي حرف جر هنا تكون بمعنى إيش من أما إذا قلت ما رأيته مذ يومنا هذا أي في يومنا هذا إذا كانت للزمان الحاضر تكون بمعنى إيش في وهي جره في مضي فك منهما ما وفي الحضور معنا في فيستبين إذا كان إيش في يعني زمان حاضر تقل فيه بمعنى فيه تكون والزمان الماضي تكون بمعنى من التي لابتداء الغاية الزمانية تمام والكاف هذا من الظاهر التي لا تختص الكاف وحتى والواو هذه لا تختص بظاهر معين تدخل على أي شيء ظاهر الكاف تقول مثلا كالبدري كالأسدي وهي للتشبيه غالب شبه بكافر وحتى لانتهاء الغايه لكن الفرق بينها وبين الى أن المغية غالبا في حتى يدخل وفي الى يخرج في حتى ايش يدخل المغيا وفي ايش وفي الى يخرج الا لدليل تمام قال وواو القسم وواو القسم تدخل على أي ظاهر طبعا الأصل أنه لا يجوز القسم إلا بالله وبأسمعه صفاته لكن مثلا في كلام الله والشمس وضحاها والقمر لأن الله يقسم بما شاء أه؟ والليل إذا يرشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إلى آخر هل تختص بظاهر معين؟ لا التاء تختص بظاهر معين تاء القسم وهو لفظ الجلالة تاللاي تسع مرات في القران اربع منها في سوره يوسف تلا ليه ايش تفتؤ مثلا تذكر يوسف تلا تلا لاكيدن لا ايش اسنام وهكذا وسمع نادرا جدا تالرحمن الرحمن وتربي الكعبه هذا نادر جدا او شاذ الاصل ان التاء تختص بايش بالافض الجلاله اذا هذه كلها حروف جر وامرها يعني واضح و يعني في تفاصيل ما نريد أن نذكرها حتى لا نعقد الموضوع ولا نؤخر الزمن، لا نتأخر في الزمن. قال أو بإضافة هذا هو سبب الخفض ليش الثاني ؟ ظاهر كلام المصنف أن المضاف اليه مجرور بعامل لفظي أو معنوي لفظي لأنه قال بإضافة الاضافه لفظ ولا معنى معنى مثل الابتداء والتجربة ليس كذلك لكن المرجح عند المتأخرين أن العامل لفظي وهو المضاف وهو إيش؟ المضاف قالوا والدليل عليه أن الضمير قاعدة الضمير لا يتصل إلا بعامله أي شيء اتصل بالضمير فهو الذي يعمل فيه طيب في المضاف نقول كتابه مسجده بيته ابنه صح إذا اتصل ب بعامله إذن ما هو العامل فيه المضاف وليس إيش الإضافة المضاف نفسه هو الذي جره والمضاف عامل لفظي أو معنوي لفظي وعلى هذا صح ما الحصر الذي تقدم قلنا لا يوجد عند المرجح على مستقر عند المتأخرين أنه العامل المعنوي اثنان فقط ما هما الابتداء في المبتدأ والتجرد في الفعل المضارع فقط وعلى هذا يقولون قول بأن المضا... المضافة المجور بإضافة قول مرجح والراجح أنه إيش؟ بالمضاف وأظن ابن هشام نفسه صرح بهذا في بعض كتبه الأخرى إلا أن ظاهر عبارتي هنا أنه بالإضافة والأمر سهل في النهاية أنه إيش؟ مجرور نعم مجرور. قال أو باضافه الوصف نعم قال او باضافه الى اسم الاضافه من خصائص الاسماء لا تدخل في غير ايش الاسماء طيب على معنى يعني المضاف المضاف لا يكون الا الا ايش الاسم المضاف اليه قد يكون جملة طيب قال على معنى اللام الإضافة لها ثلاث معاني وهي في إذا كان أو خلينا نقول من إذا كان المضاف إليه جنسا للمضاف تقول مثلا خاتم ذهب باب ساج هذه الإضافة على معنى إيش يا صاحب الحائط حائط اسمنت هذا على إيش معنى من صح؟ حائط من اسمنت خاتم من ذهب مثلا ولذلك قد قد تظهر احيانا التمس ولو خاتما من حديد صح مثل لو قلت خاتم حديد خاتم من لان هذه من البيانين من تبينين تمام النوع المعنى الثاني اذا كان المضاف ظرفا ظرف مكان او زمان للمضاف وحينئذ حين يكون بمعنى سبق معنى ان الظرف يكون بمعنى في يكون بمعنى في لذلك فتقول الظرف وقت او مكان ايش ضمنا في بطراد كهنا مكث شوف تقول مثلا مثلوا لي ظرفي اللي بمعنى في الزمان الزمانية في قوله الظرفية الزمانية يعني في بقوله تعالى بل مكر الليل والنهار اي المكر في الليل وفي ايش اضافة لمعنى في هكذا اثبت ابن مالك ومن وافقه وبعضهم انكروا تمام والزمان المكان مثل له أظن أن بعضهم مثل له بقوله يا صاحبي السجن يعني يا صاحبي في السجن تمام كل ما لا يصلح فيه فيه معنى من ولا فيه فهو بمعنى اللام فهو بمعنى لم فتلخص لنا أن الإضافة معنى من إن كان جنسا المضاف المضاف, إليه جنساً المضاف فيه إن كان ظرفا للمضاف وكل ما سوى ذلك يكون بمعنى اللام من هذا فتقول مثلا يد زيد اي يد لزيد مثلا كتاب زيد كتاب لزيد وهكذا ولهذا قال لك على معنى اللام كغلام زيد أو منك خاتم حديد أو فيك مكر الليل وتسمى قال ابن مالك واللام أخذ لما سوى ذينك نعم وتسمى معنوية لأنها للتعريف أو التخصيص أو بإضافة الوصف إلى معموله كبالغ الكعبه هناك إضافة اسمها إضافة حقيقية معنوية وإضافة إيش لفظية الإضافة اللفظية هذه أصلها إضافة وصف إلى موصوف سياتي معنا قريبا إن شاء الله أن اسم الفاعل وسبق معنا مرارا يعمل عمل الفعل فمثلا بدل ما تقول زيد ضارب عمرا تضيفها تخفيفا فتقول زيد ضارب عمري قال تعالى ان الله بالغ امره هكذا اكثر قراء قرؤ حفص ماذا يقرا بالغ امره نفس المعنى بس تخفيف من جهه اللام لا هو بمعنى فيه ولا بمعنى اللام ولا بمعنى لا في ولا من ولا اللام وانما الغ... ولا في ولا تفيد تعريفا ولا تخصيصا طبعا الاضافه الحقيقيه المحضه المعنوية هذه تضيف... تفيد تعريفا او تخصيصا تعريفا اذا اضيف الى ها ها هو الى اسم لكن تضيف الى اذا اضيف الى ها يا شباب اذا اضيف هو الى اسم لكن اضيف الى معرفه سنت اذا اضيف الى معرفه اليس اصنام قلنا أو سابقا او المضاف الى واحد من هذه الخمسه فاذا اضيف الى معرفه اكتسب ايش منها تعريف فرجل مثل نكره اذا قلت رجل الشرطه تعرف لكن إذا ويقتسب تخصيصا وقد سبق هذا قريبا إذا أضيف إلى نكرة النكرة إذا أضيفت إلى نكرة نعم لكن نحن هنا في باب الإضافة طبعا فنتكلم عن النكرة إذا أضيفت الى نكرة فإنها تكتسب منها تخصيصا لا تعريف هذه إضافة حقيقية معنوية محضة محضة يعني خالص أما الإضافة اللفظية لا تفيد لا تعريفا ولا عشق تخصيصا وإنما المراد منها التخفيف اللوظي فقط لأن كونك تأتي تنوين ثم تنصب يعني فيه ثقل فايش نخففه أيهما أخف ضارب عمرا أو ضارب عمر ضارب عمر فنخفف واضح من جهة اللوظ فقط لكن جهة المعنى ولهذا ولهذا صح أن فيبقى النكرة تبقى على إيش على تنكيرها وعلى عدم تخصيصها ولهذا صح أن ننصف بها النكرة هاديا إيش بالغ الكعبة هاديا هذا نكرة بالغ كيف نصف النكرة بالمعرفة سيأتي معنا أن النعتة وسبق معنا في الأجرمية أن النكرة تنعت بالإش بالنكرة والمعرفة ب المعرفة لو قال قائل كيف تقولون هاديا كيف تقرأونا هاديا بالغ الكعبة وبالغ الكعبة هذا مضاف إلى الكعبة وهو معرف تمام نقول لا بالغ هذه نكرة كما هي لأن إضافتها إضافة إيش لفظية لأن اصلها بالغا الكعبة تمام فبالتالي بالغ هذه ما زالت نكرة كما هي ولذلك وصف بها النكرة ولهذا أتى بها لك هنا مثالا على الإضافة اللفظية إضافة لفظية ولهذا قال لك أو بإضافة الوصف إلى معموله مثلا إلى مفعوله إلى كذا. ثم يكون كبالغ الكعبة أو كمعمور الدار أصلها بالغا الكعبة ما مثلا معمور داره هذا نائب فاعل سياتينا إن شاء الله اضيف إليه حسن وجهه هذا فاعل إذن قد يضاف إلى مفعوله إلى نائب فاعله إلى فاعله ما في تمام وتسمى لغضية لأنها لمجرد التخفيف أي اللغض قال لك ولا تجامع الاضافه تنوينا ولا نونا تالية للعراب مطلقة ولا أل إلا في نحو الضارب زيد والضارب زيد والضارب الرجل والضارب رأس الرجل وبالرجل الضارب غلامه قال لك الاضافه لها احكام من احكامها انها لا تجتمع مع التنوين لا تجتمع مع التنوين ولا مع النون النائبة مناب التنوين وهي النون المثنى وجمع المذكر السال فاذا اضفت وجب حذف التنوين حتى في الاضافه اللفظيه ووجب حذف إيش؟ النون من المثنى من الجمع فتقول مثلا ضارب زيدا إذا اضفت تقول ايش ضارب زيد ما تقول ضارب زيد لا ضارب زيد تمام؟ ولا تج أيضا إذا قلت بارباني زيدا تقول إيش باربا زيدا وضاربون زيدا تقول إيش ضاربو زيدا؟ تقول مثلا مسلمو السودان مسلمو السودان أو مثلا مسلمو مصر مسلمو مصر ما تقول مسلمون مصر لا مسلمو مصر ننتلي الإعراب أو تنوين مما تضيف أو حذف كطور سينا طور سينا ولا طور سينا توري وتحذف تحذف التنوين إذا هذا واضح ولا إشكال فيه لا إشكال فيه ولا تجامع الاضافة تنوينا ولا نونا تالية للعرب النون التالي للعرب هي نون ليش المثنى وجمع المذكر السالم لماذا يقال مثنى التالية للعرب ان يعرف. ما معنى تالية ما معنى تجيء بعد علامة العرب ما هي علامة العرب في المثنى وفي جمع المذكر السالم الألف أو الواو النون ن تاتي بعدها بخلاف اذا كانت نون عاديه من اصل الكلمه فان الاعرابه هو الذي ياتي متاخرا عنها مثلا الاستقاء المحافظه على الصلاه عنوان للاستقامه ما تقول عنوان الاستقامه لماذا لان هذه النون الاعراب ياتي ايش هي التي تاتي بعد الاعراب ولا الاعراب ياتي بعدها الاعراب ياتي بعدها لان الضمه تاتي بعد الايش بعد النون فبالتالي هذه ليست هي المقصوده المقصوده وهذا كله مقصود به أسهل منه أن نقول نون المثنى أو جمع المذكر السالم وما الحق بهما وما ألحق بهما تمام ثم قال وكذلك مما لا تجامعه الإضافة أل. فلا تقول مثلا الطالب العلم هكذا مطلقا مثلا الطالب علم مثلا هذا لا يصح الطالب علم, الطالب علم تقول الطالب علم هذا لا يصح تمام فالمضاف إذا كان فيه ال وأردت أن تضيفه وجب إيش؟ وجب حذف وجب حذف ال إلا إذا كان المضاف مثنى أو جمع مذكر سالم مثل الضارباء زيد الضاربو زيد واضح هذا جائز ما في إشكال وكذلك إذا كان ال في المضاف والمضاف إليه جميعا جازة ايضا لكن لا يجوز أن تكون في المضاف وحده تمام تقول مثلا الضارب الرجل أما الضارب رجل لا يجوز ووصل ال بذي المضاف مغتفر ان وصلت بالثاني كالجاد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجان إذا ايضا كذلك أضيف إلى ما فيه المضاف فيه أل والمضاف إليه ليس فيه أل لكنه هو بدوره مضاف إلى ما فيه زيدن الضارب رأس الجان زيدن الضارب الجان يجوز أو لا يجوز لأن ألب في المضاف والمضاف إليه جميعا طيب زيدن الضارب رأس الجان تقول لي رأس ما فيه ألب نقول نعم لكنها مضافة إلى ما فيش ألب ووصل ألب بذي المضاف, بذي المضاف يغتفر ان وصلت بالثاني كالجاد الشعر أو بالذي له غضيفة الثاني كزيد الضارب ورأس الجاني جاب لك نفس المثال هنا قال لك والضارب الرجل والضارب رأس الرجل <تصفيق> وأيضا إذا أضيف إلى ضمير ما فيه أل إذا أضيف إلى إيش ضمير ما فيه أل مررت بالرجل الضارب غلامه الضارب غلام هل غلام فيه أل فيه أل كيف اغتفر وضيف إلى ضمير يرجع هذا الضمير إلى ما فيه ال لأن الهاء ترجع على إيش الضارب والضارب فيها عفوا أل على الرجل والرجل فيها إيش أل لأن الضمير يقوم مقام إيش مرجعي كأنك قلت مررت بإيش غلام الرجل نفس الشيء وهذا ضمير يرجع على الرجل فهو قائم مقامه ونأخذ على ناس قصيرة ثم نور. قال رحمه الله باب يعمل عمل فعله سبعة ذكر هنا رحمه الله اسماء تعمل عمل إيش الفعل ما ما ما في إشكال يعني امور صناعية لأن عادة الكتب المختصر اصلا لا تتعرض لهم لا تتعرض لهذا الباب فهو يعني كأنه يرى أنه لأنه في شروط قد يكون راها والله أعلم أنه معقد قليلا مثلا هو ليس بذلك التعقيد فرأى مثلا تأخيره الله أعلم أمور الصناعية طبعا واسعة. كل واحد يكون له وجهة نظر في ذلك الله اعلم بالنسبة لمعمل عمل فعله فهو ذكر هنا أنها سبعة. وفي الشذور زاد على ذلك ربما وصله إلى عشرة تمام وهي أسماء تعمل عمل الفعل ما معنى تعمل عمل الفعل معنى ترفع مثلا فاعلا تنصب مفعولا هذا الفاعل قد يكون مضمرا قد يكون إيش؟ ظاهرا كما سأتي ما هي هذه السبعة الأول اسم الفعل اسم الفعل هو اسم معناه مثل معنى الفعل لكنه لا يقبل علامات الفعل مثل ما سبق ما تذكرون لما تكلمنا عن فعل الأمر قلنا إذا دل على الطلب ولم يقبل الضمائر فإنه اسم فعل وليس فعلا مثلا صح مثلا الأمر يقبل الضمائر تقول قوم قومي قومو أما صح بلفظ واحد للجميع تقول صح يا زيد صح يا هند صح يا زيدان صح يا زيدون صح يا هندات هذا اسمه اسم فعل امر ولهذا هو ينقسم انقسام الافعال اسم فعل امر واسم فعل مضارع واسم فعل ايش ماض وهو مثل لك للثلاثة قال لك اسم الفعل كهاتا وصح ووي بمعنى بعد واسكت واعجب ولا يحذف ولا يتأخر عن معموله وكتاب الله عليكم متاول ولا يبرز ضميره ويجزم المضارع في جواب الطلب منه نحو مكانك تحمدي أو تستريحي ولا ينصب اسم الفعل مثل لك بثلاثة واحد للماضي هيهاتا أي بعدة هذا إيش هيهاتا هيهاتا لما توعد هيهاتة العقيق بعد. وصح هذا اسم فعل أمر وهو الغالب على أسماء الأفعال ما هو الغالب اسم فعل الامر أو أكثر شيء في اسمها الافعال اسم فعل الامر قال ابن مالك وما بمعنى فعل ك, ك... ك... نفعل كآمين كثر وغيره كوي وهيهات نزر نزر يعني قل طيب ووي بمعنى تعجب وقد يجعل منه قوله تعالى وي كأن الله وي كأن إذا قلنا إنهما كأنهما وقد اختلف القراء في الوقف عليها وما إلى ذلك وي كأنه وأف بمعنى اتضجر فلا تقل لهما اي أي تمام بعد وسكت وأعجب هذا على اللف والنشر المرتب ولا يحذف أي لا يعمل محذوفا لضعفه الفعل يعمل ولو كان محذوفا أما اسم الفعل لا بد أن يكون مذكورا ليعمل أما إذا حذف لا يعمل لأنه ضعيف ولا يتأخر عن معموله لضعفه أيضا يعني الفعل يتقدم عليه المعمول ويتأخره تقول مثلا زيدا أكرم فريقا هذا كما مر معنا أما اسم الفاعل فلا يعمل في معمول متقدم عليه لضعفه لا بد أن يتقدم هو ثم يتأخر المعمول فاعلا كان او مفعولا وهو من باب الفائدة طبعا هو من الأبواب المستثنى من الأسماء في أنها مبنية نحن قلنا الأصل في الاسم أنه معرب إلا أبوابا منها الباب الأول مثلا الضمائر منها اسماء الموصول منها اسماء الإشارة منها اسماء الأفعال أسماء الاصوات وهذه من المبنيات وهو لا محل له من العرب دائما ليس له محل منش من العرب مثلا تقول هيهات العقيق تقول هذا اسم فعل لا محل له من الاعراب العقيق فعل تمام؟ وكتاب الله عليكم متأول بعض علماء النحوي كالكسائي استدل بهذه الآية على أن اسم الفعل قد يعمل وهو متأخر على أن عليكم اسم فعل لأن عليك هي جار مجرور لكنها تستعمل ايضا اسم فعل مثلا أقول عليك النحو يعني الزم علم النحو مثل قوله تعالى عليكم أنفسكم أي إلزموها و إلزموها بكذا وكذا عليكم أنفسكم أنفسكم هذا مفعول به لكلمة عايش عليكم لأولي هذا لم يقال عليكم أنفسكم لا لأن هذا ليس جار مجرور هذا اسم فعل والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك مع إليك إليك... إليك الكتاب دونك الكتاب قال علي لفاطمة دونك ابنة عمك لما في حديث صيام الذي في قصة بنت حمزة دونك ابنة عمك هذا مفعول به دونك هذا ليس ظرفا وإنما هو إيش اسم فعل لأنه ينقل يكون اصلا في الأصل جار مجرور أو ضرفة وكذا أو وينقل ويصير إيش اسم فعل ما إذن هو يقول كتاب الله عليكم عنها كتاب الله الزمو هذا الكساء قال ورد عليه قالوا هذا لا هذا بعيد ليس هذا المقصود وانما المقصود كتب كتاب الله عليكم بمعنى حرمت عليكم امهاتكم واش وبناتكم واخواتكم الى اخره كتاب الله عليكم معنى هذا كتبه الله عليكم هذا التحريم كتبه الله عليكم كتابا فهو مفعول مطلق لفعل ايش محذوف وعليكم هذا جر ومجرور عادي وليس اسم فعل اصلا متعلق بكتاب وهذا هو الظاهر وهذا هو المفهوم من الايه وليس معنى كتاب الله الزم لا طيب ولا يبرز ضميره كما تقدم الفعل فعل الأمر مثلا أو الافعال عموما يبرز ضميرها إذا كان مثلا لمثنى أو ليش لجم أو لأنثى فتقول مثلا اكتبي اكتبا اكتبو أبرزناه أو لا في المفرد مستتر تقول اكتب لكن إذا ثني أو جمع ظهر وصار من الفعل الخمس فتقول مثلا اكتبو اكتبي اكتبا اسم الفعل هل يظهر؟ ما يظهر تقول ايش؟ صح صح صح صح صح, صح كلهم ما تقول صحا صهو مثلا لا صحيح ما فيه. تمام ويجزم المضارع في جواب الطلب منه سبق ان الطلب يجزم المضارع في في في جوابه مثال تعالوا اقتلو تذكرون هذا قلنا اذا سقطت فاء السببيه جزم الفعل في جواب الطلب هذا الطلب قد يكون باسم فعل امر ما في شكال مثل فعل الأمر لسنا إذا قلت تعال تعالوا أتلوا كذلك إذا قلت مثلا مثل ما قال الشاعر هنا يكلم نفسه يقول مكانك مكانك هذا اسم فعل بمعنى إنزم مكانك إثبت يعني بمعنى أثبت فأقول مكانك مكانكم أنتم وإش والشركاء هنا مكانك يقول أثبت يا نفس في الحرب يعني. مكانك تحمدي أصله تحمدين لماذا جزم لأنه في جواب الطلب. ما علامة جزمه؟ حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. أحسنتم. إذن جزم في جوابه أو لا؟ جزم في جواب لكن لا ينصب بعده إذا توسطت بينهما فاء السببية. هكذا كلام العرب. فإذا قال مثلا مكانك فتحمدين يقول. ما يقول إيش فتحمدي. وهذا معنى ولا ينصب أي في جوابه بفاء السببية. هذا هو الأول مما يعمل عمل الفعل لأنه يرفع فاعلا وينصب مفعولا وهو ليس فعلا الأصل في العمل هو الأفعال والأسماء فيه فرع تابع له ثانيا والمصدر والمصدر كضرب وإكرام إن حل محله فعل مع أن أو ما ولم يكن مصغرا ولا مضمرا ولا منعوتا قبل العمل ولا محذوفا ولا مفصولا من المعمول ولا مؤخرا عنه واعماله مضافا أكثر نحو ولولا دفع الله الناس وقول الشاعر ألا إن ظلم نفسه المرء بين ومنونا أقيس نحو أو إطعام في يوم ذي مصغبة يتيما يعني يتيما هذا هو الشاهد يعني شاهد اكتبوه يتيما هذه لابد أن تكون موجود وبأل شاذ نحو عجبت من الرزق المسيء إلهه وكيف التوقي ظهر ما أنت راكبه هنا يقول لك المصدر هو الثاني مما يعمل عمل الفعل كما قال تعالى مثلا ولولا دفع الله الناس الناس هذا ايش ما يرابه مفعول به لماذا لأي شيء لدفع لأن دفع هذا إيش؟ مصدر يعمل عمل فعل كانه قال ولولا أن الله يدفع ايش الناس بعضهم ببعض تمام وهذا المصدر يعمل كضرب وإكرام يعني سواء كان مجردا او فيه زيادة مثل الهمزة في إكرام إن حل محله فعل له شروط الشرط الأول إن حل محله هذا شرط وجودي والباقي كلها شروط عدمية شرط الوجودي هو واحد أن يحل محله فعل مع أن في حالة الماضي والمستقبل فعل مع أن في حالة إيش؟ ماضي والمستقبل أو فعل مع ما في حالة الحال فعله مع ما في حالةها مثلا تقول إيش يعجبني اداؤك الواجبة اداؤك الواجبة الواجبة هذا ما يا مفعول محول به للمصدر ما هو المصدر أداؤ يعجبني اداؤك الواجبة طيب أداؤ هذه يمكن أن إذا قصدت بها الماضي يمكن أن تقول يعجبني أن أديت الواجبة ليس كذلك وإذا قصدت بها المستقبل يعجبني أن تؤدي الواجبة وإذا قصدت المضارع الحال الآن الحال تقول إيش يعجبني ما تؤدي واجبك فهذا شرط فيه ليعمل وشروط أخرى سبعة كلها عدمية ما معنى عدمية يعني مطلوب انتفاؤها مثل الشذوذ والعله في الحديث هنا مطلوب انتفاؤها لا يعني بشرط أن لا يكون كذا وأن لا يكون كذا وألا يكون كذا يعني هذه موانع إذا وجدت فإنه لام فمنها أن يكون مصغرا المصدر إذا صغير لام فإذا لا يجوز أن تقول يعجبني مثلا ضريبك زيدا لا يجوز لا بد أن يكون غير مصغر تقول ضربك أما ضريبك لام ضريبك زيدا لا لأن هذا يشبهه هو يجعل التصغير من خواص الأسماء فيجعله يبعد شبهه بالفعل هو لماذا يعمل لأنه يشبه الفعل فإذا صغر صار بعيدا عن الأفعال ان الأفعال لا تصغر التصغير من خاص الأسماء المهم إذا صغر لا يعمل الثاني أن لا يكون ضميرا يعني ضمير يرجع على مصدر فتقول مثل اكرامك زيدا حسن. حسن وهو عمرا احسن يعني وإكرامك تق... وهو عمرا يعني إيش وإكرامك, زي... وإكرامك عمرا هو يجر... يرجع على إكرام ضمير لا بد أن يكون ظاهرا لا مضمرا واضح ظاهر واضح لا يكون ضمير يرجع على مصدر لا هذا لا يعني الشرط العدم الثالث ولا منعوتا قبل العمل يعني إذا نعته بطل عمله تقول مثلا قبل أن يعمل فلا تقول يعجبني ضربك الشديد زيدا هذا لا يصير لكن يجوز أن تقول ضربك زيدا الشديد هذا ما فيش كال. لكن أن تنعته وقبل قالوا يبطل امر ولا محذوفا المصدر طبعا فرعا الفعل ففي ضعف لا يعمل هو محذوف لا بد أن يكون إيش؟ مذكورا ولا مفصولا من المعمول بأجنبي أكتب أي بأجنبي بأجنبي فلا يجوز أن تقول مثلا زيارتك حسنة زيدة حسنة هذا خبر صح زيارتك حسنة الخبر هذا اجنبي يعني أنه ليس له تعلق مباشر بمعنى مثلا أنه سببي أو كذا لا شيء أجنبي تماما هذا لا يصح عندهم يقولون لا يصح لا بد أن يعمل أولا ثم تخبر فتقول مثلا زيارتك زيدا حسنة هذا ما في إشكال وأيضا من شروطه أن لا يكون مؤخرا عنه فلا يجوز أن تقول زيدا ضربك حسن زيدا ضربك هذا لا يصح لأنه ضعيف لا يعمل في شيء متقدم عليه وبعضهم يقول إلا إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا لماذا قاعد لأنهم يتوسعون فيهما ما لا يتوسعون في غيرهم واستدلوا بيغمثي قول تعالى فلما بلغ معه السعي هذا ظرف فلما بلغ معه السعي معه متعلق بايش بالسعي تقدم عليه أو تقدم واستدلوا بقوله تعالى لا يبغون عنها حول عين عنها متعلقة بإيش بحوله وهو جار هو فقالوا ما في إشكال وبعضهم يؤولوا طيب ولا مؤخرا عنه وعماله ثم قال لك المصدر له ثلاثة أحوال إما أن يكون مضافا أو معرفا بال أو مجردا منهما ما معنى منهما من الإضافة ومن التعريف بال أكثر ما يعمل وسمع المصدر يعمل من العرب أن يكون مضافا مثل قوله ولولا دفع الله دفع الله مضاف الناس واضح وقول وقد يضاف إلى فاعله وقد يضاف إلى مفعوله أي نعم نعم صحيح هذا شرط مهم من الشرط سقط ولا محدودا أضيفه. هذا بعد كلمة إيش نعم ولا مضمرا ولا محدودا نعم حسن. محدود معناه مثلا ما يكون اسم مرة اسم المرة محدود وفعلة لمرة إيش كجلسة وفعلة هيئة كجلسة إذا كان يدل على مرة واحدة هذا لا يعمل فلا تقول مثلا إيش يعجبني ضربتك زيدا يقولون هذا لا يعمل واضح ضربته لأن ضربة محدود بمرة واحد فلا يعمل بل لابد أن يكون إيش مطلقا اسم المرة لا يعمل. أما إذا كانت الكلمة هي بطبيعتها فيها تعنيف مثلا هذه هذا ليس محدوداً. مثل تعجبني رحمتك المساكينه ما في إشكال لأن كلمة رحمة اصلا هي فيها هاء ليست هذه الهاء للوحدة لا. الوحده هي أن يكون مصدر ثم نضيف عليه مثلا نصوغه على مصدر ايش فعل وهو ليس اصلا على صغر ايش فعل وفعلة لمرة كجلسة اصلا المصدر ما هو جلوس فنأخذ منه فعلة جلسة. أما إذا كان المصدر هو اصلا على فعلة او على فعلة أو نحزالك هذا لا لا يؤثر وعماله مضافا أكثر يعني هذا هو الذي سمع من العرب أكثر وقد يضاف إلى فاعله مثل ولولا دفع الله لو كان فعلا الله هذا يكون فاعل ولولا أن الله مثلا أنه يدفع الله الناس صح؟ وقد يضاف إلى مفعوله مثل قول الشاعر ألا إن ظلم نفسه المرء بينه أصلها ظلم المرء نفسه النفس ايش مفعول اضيف اليها المصدر ما في اشكال وكمل بالفعل مرفوعا ظلم نفسه ومنونا اقيس قالك بعد المضاف المنون وهو حسب القواعد اقيس يعني هو الذي اشبه بالقواعد لماذا لما تقدم أن المصدر يعمل لانه فرع عن الفعل وهل الفعل يضاف الفعل يضاف ما يضاف اذا كان الاقيس أن يعمل لما يكون ايش منون لانه هو الذي اشبه بالافعال من المضاف المضاف هذا من خصائص ليش؟ الاسماء طيب قال لك ومنونا اقيس نحو او اطعام في يوم ذي مصغبة يتيما يتيما هذا ايش فعول بهم للمصدر وهو ايش اطعام وهو مصدر منون و شاذ هذه الحاله الثالثه طبعا ضع على اعماله مضافا اكثر رقم واحد منونان اقيس رقم 2 شاذ رقم 3 بال هذا قليل جدا قال لك شاذ لا يقاس عليه مثل قول الشاعر عجبت من الرزق المسيئة اله الرزق المسيء هنا عامل بالال الرزق هذا مصدر معرف بايش بال اول رزق مثلا المسيئة مفعول به للرزق مثلا او الرزق تمام من الرزق المسيء اذا عمل المصدر وهو معرف بايش بال هذا نادر جدا قليل الغالب هو ان يكون ايش مضافا ثم منونا وكيف التوقي ظهر التوقي ظهر ظهر هذا مفعول به للتوقي وهو مصدر ايش معرف ب ال الثالث مما يعمل عمل الفعل واسم الفاعل كضارب ومكرم, ومكرم فإن كان بألعمل مطلقا أو مجردا فبشرطين كونه حالاً او استقبالا واعتماده على نفه أو استفهام مخبر عنه أو موصوف وباسة ذراعي على حكاية الحال خلافاً للكسائي وخبير بن لهب ليس لهب لهب بكسر اللام وتسكين الهائ على, على التقديم والتأخير وتقديره خبير كظهير خلافاً للأخفش قال لك الثالث مما يعمل عمل الفعل اسم الفاعل فتقول مثلا جاء زيداً منير وجهه وجوه هذا فعل منير تمام قال كضارب ومكرم مثلا تقول زيد ضارب عمرا ضارب عمرا عمرا هذا ل ليش لضارب لي لي لي لي لي فإن كان بأل عمل مطلقا اسم الفعل إذا كان معرفا بأل يعمل مطلقا بلا إشكال فتقول هذا زيد مثلا زيد الضارب عمرا سواء أردت به ما معنى مطلقا سواء أردت به الحال أو الماضي أو الاستقبال يعمل تمام اما إذا كان مجردا مجردا من ماذا من أل انت ما نعرف أن التجريد بما يقابله أكتب عليه أي من أل فبشرطين ضارب واحد كونه حالا او إذا كان ما فيه أل فلا بد أن يكون بمعنى الحال او الاستقبال للماضي الماضي تمام اذا كان بمعنى الماضي وما فيه أل هل يعمل لا لا يعمل فلا يجوز أن تقول هذا ضارب عمرا امسي هذا لا يجوز لا بد أن يكون إما بمعنى ضارب ضارب عمرا الآن أو غدا مثلا أو في المستقبل ضارب يعني هو الذي يضربه الآن ومستقبل معناه هو الذي سيضربه أما ضارب عمرا منون هكذا ومنصوبا في الماضي لا يجوز لا يجوز قال لك واعتماد والشرط الثاني ضع لي رقم اثنين واعتماده على نفي أو استفهام أو مخبر عنه ومنصف معناه لا بد أن يتقدمه إما نفي أو استفهام أو ايش او موصوف والموصوف يشمل هنا المبتدأ ولهذا قال مخبر عنه مخبر عنه هو نفسه الذي مبتدأ وفروع له اسم كان اسم إن اسم لا اسم كله هذا نفس الشيء يعني لا يصلح أن يكون هو في أول الجمله أول شيء هكذا ويرمس بشيء أصلا لا يصلح. فلا يصلح أن تقول قائم زيد على أن زيد فاعل لقائم بل قائم هذا ايش خبر مقدم وزيد هذا مبتدأ ايش؟ مخ وقد سبق هذا في المرفوع الذي يغني عن الفعل أنه لا بد أن يعتمد على نواش أو, أو استفهام فتقول مثلا كما قال هنا مثلا زيد ضارب عمرا هنا ضارب نصبت لكنه معتمد على مخبر عنه زيد ضارب أو تقول مثلا موصوف مثلا تقول جاء رجل ضارب إيش؟ عمرا رجل هذه موصوف أو تقول أضارب عمرا أنت مثلا أضارب هنا سبقت باستفهام أو تقول ما ضارب عمرا انت أو هكذا لا بد أن يسمع طيب الكسائي اعترض على الشرط الأول ما هو الشرط الأول أنه حال واستقبال قال طيب أنا أتيكم بمثال من القرآن فيه ماضي وهو يعمل وكلبهم باسط ذراعي هذا في الحال والاستقبال ولا في الماضي في الماضي قالوا له لكنه على حكاية الحال ما معنى على حكاية الحال يعني حكاية الحال هي أن تستحضر شيئا ماضيا كأنه واقع الآن ونعطيكم مثال الذي أعطاه لنا بعض المشايف لانه واضح مثلا تقول أنت الآن مثلاً افترضنا أننا بعد الحج نحن لسنا الآن في وقت حج وأنت تتكلم عن الحج الماضي فتقول مثلا وأنت تصف كيف كان الحج وهؤلاء الحجاج ينزلون عرفة وها هي الأكف ترفع إلى الله وها هي الدموع تنهمر أنت الآن تصف إيش شيئا ماضيا لكن لماذا تعبر عنه بالفعل المضارع حتى تستحضر الصورة هذا اسمه غرض بلاغي كأنك الآن تشعر بأنك معهم تنظر إلى هذا يبكي وهذا يرفع يديه. صح هذا غرض بلاغي والدليل أنه قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم ومعروف أن المضارع لا يستعمل في الماضي ليس ذلك على ظاهرية لماذا قيل هذا؟ لأنك لأن تشاهدهم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم كما أن الماضي يعبر بيعن عن المستقبل للتحقق أتى أمر الله ها؟ فلا تستعجل كيف طيب أتى فلا تستعجل يعني سيأت ليس كذلك لماذا لأن الله عز وجل إذا أخبر بشيء فهو متحقق الوقوع فيخبر عن إيش؟ عن المستقبل بالماضي لماذا لغرض بلاغي وهو جزم بوقوعي تقول مثلا وإذ قال الله يا عيسى بن مريم ما قال بعد سيقول لكنه إيش؟ لتحققه وعبر لذلك في القيامة كثيرا ما تأتي الافعال ايش ماضية للجزم بوقوعها فذلك العكس هذا معنى قولي على حكاية الحال خلافا للكسائي المستدل به على جواز إعماله ب... إذا كان بمعنى الماضي مطلقا وخبير بن له... على التقديم والتأخير وتقديره خبير كظير خلاف الأخفش اعترض على الشرط الثاني قال ما يلزم يعتمد على نفس السفان هو بقول الشاعر خبير بنوليب فلا تكم الغيام قالت لهبيين إذا الطير مرت آ... بنوليب قبيلة مشهورة بزجر الطير هذا مرجعه لي طمعا بيت جاهلي يقول لك إذا مر الطير فأخبرك لهبي بشيء فلا تكمل غيما قالتو اعتبره لا نعتبره ولا شيء لكن هو يقول لك خبير بنو لهب إذا بنو هذا فاعل لخبير هل اعتمد على شيء ما اعتمد هذا هو وجوه قال لك ليس بصحيحا. بل هو أيضا خبر مقدم وبنو لهب بنو هذا مبتدأ إيش؟ مؤخر قال طيب كيف يخبر عن, الم... عن الجمع بليش بالمفرد قال لك لا فعيل يخبر بها عن الجمع والإش مثل قوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير هذا معنى قوله على التقديم والتأخير يعني مبتدا خبر خبر مقدم مبتدا مؤخر وتقديره خبير كظهير وفي بعض النسخ وتقدير خبير كظهير يعني أنه يخبر به عن الجمع خلافا للأخ والمثال وهو ما حول المبالغة الرابع مما يعمل عمل 2000 صيغ المبالغه صيغ المبالغه مثل اسم الفاعل لكنها تدل على كثرة الوقوع فاعل هذا ممكن يكون مره ايش واحد مثلا قاتل حتى لو قتل مره واحد اما قتال هذا لا يقال الا اذا كثر منه القتل فهو مثل اسم الفاعل في شروطه وفي كل شيء لكنه يدل على المبالغة اي كثره وقوع الفعل من من الفاعل ما قال لك والمثال اي امثله المبالغ امثله يعني وزن. وهو ما حول للمبالغة من فاعل إلى فعال أو فعول أو مفعال بكثرة أو فعيل أو فعيل بقلة صيغ المبالغة نحولها من فاعل إلى واحد من صيغ خمس ثلاثة كثيرة واثنتان قليلتان ما هي الكثيرة؟ فعال، فعول، مفعال فعال مثل مثلا غفار، قهار مثلا وفعول مثل غفور مثلا ومفعال مثل ايش معطار امرأة معطار اي كثيرة العطر مثلا مهزار اي كثير الكلام وهكذا هذه صيغ ايش كثير فعال او مفعال او فعول في كثرة عن فاعل بديل او فعيل او فعيل بقلة قال لك ايضا قد يحول الى فعيل وفعيل هذه بقلة هكذا قالوا وبعضهم قال في القرآن وحده في ثلاثين صيغة فعيل وفي اسماء الله كثيرة جدا مثلا إذا قلنا إنها صغة مبالغة وليست صفة مشبهة مثل رحيم وعليم تمام وفعل مثل حذر ولذلك قرأ إيش قرأ حاذرون حذرون حذر هذه صيغه مبالغة وحاذر هذا اسم فعل تمام بقلة نحو هذه تعمل ايضا عمل الفعل فترفع فاعلا وتنصب وإيش مفعولا على الأصح قال نحو أما العسل فانا شراب العسل هذا مفعول ايش مقدم لشراب وهذا يدل على ان مفعول صيغه المبالغه ومن باب اولى اسم الفاعل قد يتقد يتقدم على ايش عليها ما في اشكال وليست هي مثل المصدر ولا مثل اسم الفاعل إلا الفعل واسم المفعول كمضروب ومكرم ويعمل عمل فعله وهو كاسم الفاعل وفي بعض النسخ وهما كاسم الفاعل وهذا احسن وهما يعني يرجع على اسم المفعول وامثله المبالغ كاسم الفعل في ماذا في شروطه متقدمة وفي عمله وفي كل شيء اسم المفعول اكتب عليه يعمل عمل فعله المغير الصيغة يعمل عمل فعله المغير الصيغة ما معنى يعمل عمل فعل المغير الصيغه معناه أنه يرفع نائبا للفعل ولا يرفع فعل فاذا قلت مثلا ما مضروب الزيدان هل المعنى ما يضرب الزيدان ولا ما يضرب الزيدان ما يضرب الزيدان طيب يضرب الزيدان زيدان ايش عرقاها نائب فاعل ليس فاعلا ولهذا ما مضروب للعمران نقول عمران أو الزيدان هذا ايش نائب فاعل تقول مثلا فلان محمودة مقاصده مقاصده هذا نائب فاعل اذا جاء بعد اسم مفعول فاننا نعرب ويش نائب فاعل لأن المعنى, المعنى تحمد مقاصده واضح والصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد وهي الصفة المصوغة لغير تفضيل لإفادة الثبوت كحسن وضريف وطاهر وضامر ولا يتقدمها معمولها ولا يكون أجنبيا ويرفع على الفاعلية أو الإبدال وينصب على التمييز والتشبيه التشبيه به والثاني يتعين في المعرفة ويقفض بالإضافة الصفة المشبهة هي وصف يصاغ من فعل لازم لغير تفضيل لإفادة الثبوت والدوام وصف يصاغ من الفعل اللازم لغير تفضيل لإفادة الثبوت والدوام مثل مثلا حسن حسن هذا مصاغ من فعل لازم ما هو حسن حسن هذا فعل لازم ولا متعدي لازم تمام ولإفادة نعم ولغير تفضيل يعني ليست من افعال التفضيل مثلا مثل احسن وغير وهي ايش لافاده الثبوت والدوام يعني هل اليوم حسن بعد ساعتين تجده غير حسن لا هذه صفه من الصفات اللازمه له هذا هو الغالب وصوغها من لازم لحاضري كطاهر القلب جميل الظاهر وهي تشبه اسم الفاعل تشبه اسم الفاعل المشبه بايش المتعدي لواحد طيب مدام تشبه اسم الفاعل المعدى لواحد معناها انها ترفع فاعلا وقد تنصب وقد تنصب وسياتي هذا وهي صفه المصوغة لغير تفضيل الثبوت كحسن وظريف وطاهر وضامر من حسن وظرف وطهر وطهر ايضا وضمر وهذا يفيدك انه قد يكون موازنا للاسم الفاعل يعني قد تكون بنفس اوزان اسم الفاعل او تغيرها فعيل وكذا وكذا مثل صيغه المفاعل أو فعل أو لاخره وقد تكون موازنة للفعل أو لا بخلاف اسم الفعل فانه يكون موازنا للفعل ولا يتقدمها معمولها يعني أنها ضعيفة لا يمكن أن تنصب شيء متقدما بخلاف اسم الفعل فلا تقول مثلا فلان وجه مثلا الوجه حسن ما تقول حسن حسن الوجه جائز أما الوجه حسن لا يسمى ولا يكون أجنبيا الأجنبي هو الذي لم يتصل بضمير يعود عليها بمعنى أنه لا بد أن يكون سببيا أكتب عليه أي لا بد أن يكون سببياً ما هو السببي؟ هو المتصل بضمير يعود عليها أو ما يقوم مقام ذلك متصل بضمير يعود عليها أو ما يقوم مقامه. فلا يصلح مثلاً زيد حسن عمراً في اسم الفاعل يجوز أما في الصفل المشبهه لا يجوز تمام؟ ويرفع بل لابد مثلا وجهه او الوجه والوجه هذه ايضا ال... اما ما نقول عوض عن المضافه والضمير او في تقدير منه حسن الوجه منه مثلا تمام ويرفع على الفاعليه هذا واضح تقول مثلا ما بعد الصفه المشبهه من يكون مرفوعا او منصوبا او مجرورا الرفع على الفاعليه واضح تقول جاء حس... جاء رجل حسن وجهه هذا واضح تمام او حسن الوجه أي مثل هذا ما في إشكال هذا قال لك إما أن يكون فاعلا أو يكون بدل بدل مثلا بعض من كل حسن هو يعني كله ثم قلت وجهه فصار مثل أكلت الرغيفة ثلثه واضح فإما أنه بدل بعض من كل مثلا أو اجتمال أو كذا أو أنه فاعل وأما الجر فهو على الإضافة وهو واضح تقول مثلا جاء رجل حسن الوجه الوجه هذا يشعر اضاف اليه واضح طيب النصب إذا قلنا حسن جاء رجل حسن وجها من يعرف ما يعرف وجها تمييز أحسنتم ما شاء الله صار عندكم الاحساس العراب هذا هو هذا هذا ايش تمييز واضح من الاحساس أنه يبين ابهاما ولهذا فهو تمييز هذا اذا كان نكره ما في اشكال لكن إذا جاء معرفه مشكل نحن قلنا النكره لا التمييز لا يكون الا نكره فإذا فقد سمع عن العرب جاء رجل حسن الوجه آه هنا اشكال اذا قلنا تميز مشكلة لانه معرف واذا قلنا مفعول به مشكلة لانه مصوغ من فعل لازم واللازم لا ينصب مفعولا به فخرجوه قالوا خلاص هذا مشبه بالمفعول به مشبه بالlaşША ولذا قالك وينصب على التمييز ان كان نكره او التشبيه بالمفعول به والثاني وهو التشبيه بالمفعول به يتعين اذا كان ايش معرفة أما إذا كان نكرا فلك الوجهان إما أن تقول تمييز أو مشبه بليش مفعول به أما في المعرفة لا بد أن تقول مشبه بالمفعول به نختم باسم التفضيل قال واسم التفضيل ويقفض بالإضافة واسم التفضيل ووصفة الدالة على المشاركة والزيادة كأكرم اسم التفضيل يدل على اشتراك الطرفين في الصفة وزيادة أحدهم على آخر إذا قلت زيد أكرم من عمرين معناها زيد كريم وعمر كريم لكن زيد أكرم يزيد في الكرم على عمرين هذا هو الأصل. وقد يجيء لغير ذلك نادرا مثل قول أصحاب الجنة يومئذ خير أصلا أخير اسم فعل اسم أخير معناها مستقرا وإيش؟ وأحسن مقيلا هل معناه أن المقيل في النار جميل وحسن والمقيل في الجنة ولكن هذا أحسن من هذا لا ومنه قيل قول النساء صحابيات لعمر أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ليس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه فضاذة وغلدة وإنما معنى أنت الفضل والغليل دون إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمونه أفعل التفضيل لما ليس في أحد الطرفين منه شيء وهذا خلاف الأصل وهو نادر الغالب أن افعل التفضيل لا بد يكون إيش؟ الصفة موجودة في إيش؟ في الطرفين ولكن أحدهما يزيد على الآخر ولهذا قال لك الصفة الدالة على المشاركة والزيادة كأكرم ويستعمل بمن ومضافا لنكره فيفرد ويذكر بآلف يطابق ومضافا لمعرفة فوجهان ولا ينصب. قالك له ثلاث تحوال رقم. ويستعمل بمن ومضافا لنكره فيفرد ويذكر. هذه ضع لي رقم واحد. هذه كلها رقم واحد. من ويستعمل الى ويذكر. الثانية وبآلف يطابق. الثالثة ومضافا لمعرفة فوجهان. قالك أفعل التفضيل احيانا هذا الذي يعني يرجع اليه ويوصف به ويخبر به عنه اما ان يطابقه يطابقه في ماذا في التذكير أو تأنيث وفي الإفراد او التثني او الجب متى يطابق احيانا يطابق واحيانا يلزم الإفراد والتذكير مطلقا ولا يلتفت الى من هو الموصف تمام فاحيانا يجب هذا واحيانا يجب هذا يعني احيانا يلزم الافراد والتذكير وجوبا ولا يجوز المطابقه واحيانا يلزم يلز... المطابقة ولا يجوز الافراد والتذكير واحيانا يجوزان مع متى يلزم الافراد والتذكير مع الجميع في حالتين إذا استعمل إذا جاء بعده من هو اصلا افتضيل غالب انه ياتي بعده وايش من إذا كان اذا لم تدخل عليه قلب. فتقول مثلا زيد اكرم من عمرو ابخل من عمرو اجمل من هكذا صح قالك مع من لا بد أن تفرد وتذكر فتقول زيد أكرم من عمرو هند اكرم من داد هل تؤنث لا طيب الزيدان اكرم من العمرين هل تثني لا الزيدون اكرم من العمرين هل تجمع لا اكرم اكرم اكرم اكرم هكذا هذا لماذا لان بعده من أو إذا اضيف إلى نكره فتقول مثلا ضع عليها باء على تستعمل بمن ألف وعلى مضافة لنكر إشباء مثلا تقول زيد أكرم رجلي هند أكرم امرأتي الزيدان أكرم رجلين لأن المطابق تأتي في المضاف إليه أما هو نفسه يبقى كما هو تقول مثلا الهندان أكرم امرأتين الزيدون أكرم رجال الهندات أكرم نساء أكرم كما هو إذن هنا يلزم الإفراد والتذكير ولا يجوز أن تطابق لا يجوز أن تقول الزيدون أكرمون من مثلا هذا لا يصح تمام؟ وبال الحالة الثانية بالف يطابق أما إذا دخلت عليه ال وجبت مطابقته ولم يجز إفراد وتلك فتقول الزيدون هم الاكرمون تمام؟ والعمرون هم الاكرمون مثلا الهندات هم نعم هن الإيش مثلا تقول الفضليات ما أدري الكرميات ولا كيف يقال في الكرم لكن على كل حال تطابق مثلا أفضل تقول زيد ايش اهن الهندات الفضليات مثلا الهندان الفضليان مثلاً الزيدان الأفضلان هند الفضل وزيد الأفضل لا بد أن تطابق وجوبا لا يجوز أن تفرد لا يجوز أن تقول هند الأكرم مثلا أو الأفضل لا يجوز تمام ومضافا لمعرفة فوجهان أما إذا أضيف إلى معرفة لاحظ أضيف لكن ليس إلى نكره بل إلى معرفة يجوز فيه الوجها انظر الى قوله تعالى ولا تجدنهم احرص الناس طابق ولا افرد هو يتكلم عن جمع الان صح؟ لا تجدنهم اليهود احرص الناس افرد سنت طيب وجدنا في كل قريه اكابر مجرميها شوف افرد ولا ولا طابق طابق لانه جمع قال اكابر ما قال اكبر قال ايش اكا فيجوز هذا ويجوزها اذا اضيف الى معرف إذا أضيف إلى معرفة قال ولا ينصب المفعول مطلقا أفعل التفضيل لا يمكن أن ينصب مفعوله هذه واضح ما فيه إشكال تمام هذا هو المشهور ولهذا قالوا في مثل قول تعالى مثلا أعلم من يضل عن سبيله قالوا من هذه ليست مفعولا لأعلم لأن علم أفعل تفضيل وأفعل التفضيل لا يمكن أن ينصب ايش فحولة. يقولون مثلا نقدر فعل من جنسي أي يعلم من يضل عن هكذا يقولون طيب ولا يرفع في الغالب ظاهرا إلا في مسألة الكح طيب وهو لا يرفع اصلا إلا ضميرا يعني لماذا نحن ذكرناه فيما يعمل عمل الفعل لسبب واحد وهو أنه يرفع ضميرا ثم إنه يرفع نادرا في مسألة واحدة بالطراد لا يرفع اسما ظاهرا ليس بضمير إلا في مسألة واحدة يعني نختم بها وبي أن تكتحل بهذه المسألة اسمها مسألة الكح لأنهم يكثرون التمثيل بهذا المثال ما ضابط مسألة الكح ضابطها أن يكون أكتب هذا أفعل التفضيل مسبوقا بنفي مسبوقا بإيش بنفي هذه النقطة الأولى مسبوقا بنفي نعم ان يكون مسبوقا بنفي انت اكتب المثال حتى تستحضره ما رأيت رجلا ما رايت رجلا احسن في عينه الكحل من زيد ما رأيت رجلا احسن في عينه ولهذا سموها مساله ايش الكحل ما رايت رجلا أحسن, احسن في عينه الكحل الكحل هذا فعل ايش احسن رفع اسم ظاهرا ولا ما رفع رفع أن يتقدمه نفي أو شبهه ما هو شبه النفي مثل النهي مثلا تمام؟ أن هذه النقطة الأولى. نقطة الثانية ويكون مرفوعه أجنبيا ويكون مرفوع أجنبيا أجنبيا يعني ليس سببيا متصلا بضميري كما تقدم لا مثل الكحل ما قال كحله مثلا أو كلا. هذا الشرط الثاني الشرط الثالث والأخير أو النقطة الثالثة والأخيرة مفضلا على نفسه باعتبارين مفضلا على نفسه باعتبارين يعني هنا نلاحظ أول شيء النفي ما رأيته ما رأيته يرفع اسما أجنبيا وهو الكحل هذا أجنبي لأنه ليس متصلا بضمير يعود على أفعال التفضيل لأن الأجنبي يقابله السبب السبب هو المتصل بضمير مثلا يعود على الثالث مفضلا على نفسي باعتبارين يعني هنا الكحل مفضل باعتبار كوني في عين زيد على اعتبار كوني في عين غير زيد هو الكحل نفسه لكنه يفضل على نفسه باعتبارين باعتبار كوني في عين زيد أفضل من كوني في عين ايش غير زيد احسن من كوني في عين في غير عين زيد ويعني مثلا كل ما كان كذلك يجوز مثلا مثال ما مثل به اكتب هذا البيت لانه سهل ابن مالك لن ترى في الناس من رفيقي اولاه به الفضل من الصديق لن ترى في الناس من ايش من رفيقي اولاه به الفضل من الصديق اولى به الفضل هذا هو الشاهد مثل الكحل جاب مثال مدح فيه ابا بكر الصديق يعني معناها ايش ان هذا اسم فضل على نفسه باعتبارين مثلا مثلا اولويه الفضل هنا او الرفق واولويه الفضل بالنسبه ليش لكون رفيق موصوف بها فاولى الناس بها هو ابو بكر اولى من ايش من غيره مثال آخر لا يكن غيرك اقرب اليه الخير منك لا يكن غيرك هذا مثال للنهي, للنهي. لا يكن غيرك اقرب اليه الخير هذا فاعل لاقرب الخير منه إليك الله أعلم وصلى الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين